بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء المسلين نبينا محمد وهذا عواني الشروع في المجلس الرابع من مجالس قراءة الموطة الإمام مالك ومع القارئ الشيخ عبد الرحمن الموسى من مملكة البحرين الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم ونفعنا بعلومكم في الدارين وباسالتكم المتصله الى موطن الامام مالك قال مصنفه ما يجوز المحرم اكله من الصيد قال حدثني اخي عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله سني عن نافع مولى ابي قتاده الانصاريه عن ابي قتاده انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانوا بيعط وريق مكة فخلف مع أصحابه له محرمين وهو غير محرمين فرأى على وحشيا فاستو على فرسي فسأل أصحابه أن يناولوه سوطا فابوا عليه فسألهم ممحه فأبوا فاخذه ثم شد على الحمار فقتلوا فأكل منه بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بعضهم فلما ادركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا عن ذلك فقال إنما هي طعمه أطعم الله وبه لي قال وحدثني عن عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير بن العوام كان يتزود صفيف الضباء في الإحرام قال مالك وصفيف القديم قال وحدثني عن عن زيد بن يسلم أن أعطى ابن يسار أخبر ونبي في الحمار الوحشين حديث أبي إلا حديث أب المضر إلا أن في حديث زيد بن يسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال همعكم من نحنه شيء وبه لي قال وحدث عن مالك عن بن سعيد الانصاري أنه قال اخبرني أن محمد بن ابراهيم بن حارث السيني عن عيسى بن طلحه بن عبيد الله عن عمر بن سلمه الضمري عن جهزي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكه وهو المحرم حتى اذا كان بر الحائض احمر وحشيم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوه فإنه يشك أن يأتي صاحبه فجاء البهجي صاحبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذكر فقسمه بين الرفاق ثم مضى حتى إذا كان بالأثابة بين الرويثه والعرض إذا ظلم حاقف في ظلم فيهك فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يقص عنده لا يريبه وحد من الناس حتى وفي النهايه قال الحدث عن مالك عن يحب سيدنا مسلم يا سيد بن سيدي يحب سيدنا ابي هريره رضي الله عنه انه قبلا من البحرين حتى اذا سند الغزه وجد رسوى من اهل الفراق المحرمين فساله عن نحن سيد وجدوه عندهم بالغزه فامرهم باكله قال ثم اني شكت مما امرتهم به فلما قدمت النجاه ذكرت بن عمرو بن الخطاب فقال عمر ماذا امرتهم به فقال امرتهم باكله فقال, أمرت فقال, أمر فقال عمرو بن الخطاب لو امرتهم بغير ذلك لفعلت بك يتوعد وقيل قال حدثني عمري بن عمير الشاب عن سالم بن عبد الله إنه سمع ذهري رأى حدث عبد الله عبد الله ابن عمر أنه مرده يقوم أحلم نبي الرضى فاستطع فيه لحم صيد وجد مناسا أحلما يسمونه فاستأهم بيده قال ثم قدم النجنس على عمر فتقبل سألته وعن ذلك فقالوا بناس فيهم قال فقلت أستئذن بيده قال فقال عمر لو أستئذن بيده لاتجوز وبه لي قال حدث عمانك عن زيد بن السلام عن عطائه يسارنا كعب الاحضار يقبل من في ركن حتى اذا كانوا بعض الطريق وجدوا لحم صيد فاسهمتهم باكله قال فلما قدموا على عمرو بن الخطاب بالمدينه ذكروا ذلك لهم فقال من امسكم بهذا قالوا كعب قال فاني قد أمر امرت عليكم حتى ترجوا ثم لما كانوا بعض الطريق مسجد مرت بهم مجلل جراج فاختاهم كعب ان ياخذوه فياكلوا فلما قدموا على عمر بن الخطاب وسئل له ذلك فقال محمد ان افتيتهم بهذا قال هو من صيد البحر قال وما يجري فقال يا امير المؤمنين والذي نفسي بيده ان هي الا نثره وحوت ينثره في كل عام مرتين وبه لي قال قال, قال يحيى رسول الله ما بك عما يوجد من لحون الصيد على الطريق هل يدفعه المحرم فقال اما ما كان من ذلك فيعترض به الحاج ومن اجلهم الصيد فاني اثره وانهى عنه فاما ان يكون عند رجل لم يلد به المحرمين فوجده محرم فاتنعه فلبس به وبهله قال قال لكم في من أحرم عنده صيد مقصده وافتعه فليس عليه أن نسله ولبسه يجعله عنده قال قال, قال ما لكم في صيد الحيتان في البحر والأنهوي والبيراتي وما اشبه ذلك انه حلال المحرم ان يصاده ما لا يجزي المسلم لأجله من الصين وفيه له قال حدثني حيان ما استنعم بشهاب الله ابن عبد الله بن عتبة من سبعين العنب عبد الله ابن عتبة سر الله أنما صعب ابن جسامات اللتي أنه هدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حماره وهو بالأبواء أو بوجدان فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما أرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه قال إن إن شهاب اسمه محمد بن مسلم بن بشهاب الزهري رجل عالم جليل فقيه قيل أنه حفظ القران في ثلاثه ايام الله اكبر انا رايت بعض الاخوان يمشون فيه بين الكراسي يلتختون يا اخي انتم تجلسون في المسجد فينبغي ان يكون الرجل متعلم باداب المسجد عرفت ثم انكم تسمعون حديث رسول الله والهرج بعد حديث رسول الله ما ينفع ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال ما كان مني أعلم بالحديث إلا عمر بن العاصي أنه كان يكتب وأنا كنت احفظ فسأل رسول الله قال إذا حدثت ابسط ردائك ثم ضمه فقال ما نسيت بعده شيئا قد فمن آداب طلب العلم أنهم يسمعون ما قيل حتى إذا سمعت ألف حديث خليه في في في دماغك أشرة هذه نعم أحسن الله عليكم لا بد من آذاب المسجد ولا بد أن يكون الرجل إذا شق الورقة أو مزقها أو هذا يحطها في جيبه حتى يرميها قارج المسجد نعم أحسن الله عليكم قال فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه قال إنا لم نرده, عل... نرده عليك إلا أنه حروف وفي قال وحدثنا عمر بن عبد الله بن أبي مسروق عن عبد الله بن عمر رضي الله قال رأيت رضي الله عنه رجلاً وهو مسلم في يوم صائف قد غضب وجهه بقطيفة أرجوان ثم أتي بلحم صيد فقال صبي فلوق فقال أو لا تأكل أنت فقال إني مستهيت من ناصد من أجلي وفي قال وحدثنا عمر بن عبد بن عروة رضي عن عائشة من المؤمنين رضي الله عنها قالت له يجمع أقصي إنما هي عفولة فإن تخلج في نفسك شيء فدعه تعني أكل لحم صيد أكل لحم صيد أكل لحم صيد, أكل لحم صيد وين قال قالها لاسم الرجل المقبل يصاد من اجله صيد له ذلك وهو يعلم انه من أجله صيد فإن علي فإن عليه جزاء ذلك كله قال مسرنا عن الرجل يضطر الى اكل الميتة وهو يصيد الصيد فيكله وهو ياكل الميتة قال الميت ذلك ذلك الله وتعالى لم المحرم الصيد ولا في من قد في الميتة على حال قال قال مالك وما قتل المحرم أو زبح من السجد فلا يحل, فلا يحل أكله لحلال أو ولا لمحرم لأنه ليس بذلك كان خطأنا وعندنا فأكله لا يحل قال مالك وقد سمعت ذلك من عين واحد قال قال مالك من في النبي يقتل السيدة ما يكله إمام عليه كفرة واحدة مثل من, من قتله ولم من أمر الصيد في الحرم وما بينه قال, قال يخاف لنا ليس كل شيء صيد في الحرم او ارسل عليه كلبه في الحرم فاصطاد ذلك الصيد في الخن فانه لا يحل اكله وعلم ذلك جزاء الصيد فاما الذي يرسل كلبه على السيد في, حتى في لا عليه في, جزاء إلا أن يكون عليه من من في قال قال قال, ما قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرموا ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا من دارغ او أو كفارة طعام مسافنا وعدل ذلك فهو من يذوق ودال أمره قال قال مالك الذي يصيد الصيد وهو حلال ثم يقتله ومحوم بمنزلة الذي يبتعه ومحوم ثم يقتله وقد نهى الله عن قتله عليه جزاءه قال مالك الأمر عندنا لما صاد الصيد وهو محوم حكم عليه حكم عليه عليه. قال, قال يحيى قال مالك أحسن ما سمع الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه أن يطوم الصيد الذي أصاب فينظر, فينظر كم سمنه من الطعام فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم متان كل مد يوما وينظر كم في المساكين فإن كانوا عشرة فمع عشرة أيام وإن كانوا عشرين مسكين عشرين عددهم ما كانوا أكثر من مسكنا قال ليس سميت انه يقتل ما قتل الصيده في الحرم وهو ما يختم بها المحرم الذي يقتل الصيده في الحرم وهو محرم ما يقتل المحرم من الدواب وبه حتى عن ليس على في والغراب والكلب قال وحدثني عمال كنا نذل جديدين نورين عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الذباب من هنا وهم في عليه الاقرب والفاره والغراب والحدات والكلب العقور قال وحدثني عمال كنا الله الله فواسق فواسق ان عمر بن الخطاب امر بقتل الحياة في الحرم قال قال ما رجف في القلب العقور الذي أمر بتكلم في الحرم إن كل ما عقر الناس إن كل ما الناس وعده عليهم وفظه مثل الأسد والنمر والفهد وزئب فهو الكلب العقور وأما ما كان من السباع لا يعذون مثل الضبع والسعل والهري وما أشبوع من السباع فلا يقتله من المحيط فإن قتله فده قال قال مالك وأما مضر من الطير فإن المحرم لا يقتله إلا ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الغراب والحدأة وإن قتل المحرم شيئا من الطير سواهما تبه ما يجوز المحرم أن يفعله فيه لذي قال حدثني إحياء ملك عن يحب سعيد عن محمد بن إبراهيم بن حريف التيمعى وبعثى عن عبد الله بن الهذيل أنه رأى عمر بن الخطاب بيطرد بعيرا له في طن بالسقيا وهو محرم قال مالك وأنا أتروه وهنا يقال حدثنا عن مالك عن القاسم بن ابي لقاسم التنويه انها قالت سمعت زوج عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسال عن النبي اي يكت جسده فقالت نعم يكت ويشدت قالت عائشة ولو ربطت يداي ولم اجد للنبل يحتك قال حدثني عن عن يوم أن عبد الله بن عمر نظر في المرآة لشكو كان بعينه وهو محرم قال وحدثني عن عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكره أن ينزع المحرم حلمة أو قراد عن بعيره قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك قال وحدثني عن عن محمد بن عبد الله بن مريم أنه سأل سعيد بن المسيب عن ظفل له كسره محرم فقال سعيد نقع قال وسئل منهم عن رجل ليس في اذنه ايقتر في اذنه من البان الذي لم يطيبه محرم فقال لا ارى بذلك ويسلم له قال فيه لم ارى بذلك بساء قال قال لا باس اياب قال ويقطع عرقه إذا احتاج الحج عن وفي هي حدثنا ابن عن مالك عن البشير بن علي سليمان بن يسار عن عبد الله بن ابي الصقال سنه 114 راتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت من خثعمه التتفي فجاء على فضل انظر اليها وامر عليه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء إلى المدينه وارسل مع ربيع أربعة آلاف دينار لمالك فلما سلمها قال مالك للجاريه ارمي في الركن فتغير وجه ربيع ولكن سكت ما اتكلم فلما جاء خروج المهدي من المدينه امره ان يسحب معه مالك فارسل اليه قال المدينه خير لهم لو كانوا يعلمون ثم ذهب وودعه فرجع فلما رجع الى البيت فاذا المهدي ارسل اليه سته الاف ريال دينار فقال للجار يرد علينا اموالنا ما شاء الله تبارك الله ثم كان مهابن جليلا يحفظ الحديث وكان يتعثر ويتجمل ويقرأ شيئا من القرآن قبل هذا فقال الشافي جلالا لهيبته كنت توقل بلوراق حقه حتى, حتى لا يسمع صوته فعبد الله بن مبارك يقول ما رأيت وقارا في مجلس احد من العرباء الا عنده مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه وأربا الله يجمعنا وإياك إن شاء الله في الجنه قولوا آمين. آمين. آمين. آمين لا تكونوا عن أهل من أهل الكوفه نعم قال كان ثم انظرنا استرضى الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امراته من فاطمه التبتيل فجاءنا فلينظر اليه وتنظر له فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فريك وجه القبني الى الشق الاخر فقالت يا رسول الله ان فضل الله في الحج ادركت ابي شيخ كبيرا لا يستطيع ان يثبت على الراحله فف لا يستطيع أن يثبت على الرحله فيها حجه عن قال ان ذلك في حجه الوداع ماذا في من احضر بعدهم وبه لا قال حدثني يحيى عم قال من حدث بعدهم فحل بينه وبين البيت فين هو يحل من كل شيء ما منحره هو يخلق رأسه حيث وكتب عليه قدر ولو حدث ان عمل مثلا بالغن ورسل الله صلى الله عليه وسلم احله وافحبه بالحديبيه فنحر الهديه وحلق رؤوسهم وحلل من كل شيء قبل ان يطوف البيت وقبل ان يصل اليه الهدي ثم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولا ولا لشيء قالوا حدث عماني سنعناف عن ابن الله بن عمر انه قال حين خرج الى ما كدبوا عثمرا في الفتنة ومسدت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بعمرة من اجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بعمره عامل حديدة ثم إن عبد الله نظر في امره فقال ما امرهما إلا واحد ثم انتفذ الى اصحابه فقال ما امرهما إلا واحد أشهدت ثم أني قد اوجبت الحج مع العمرتي ثم نفذ حتى جاء البيت فطاف طوفا ذلك مجزيا عنه وأ قال قال ملكم هذا الأمر عندنا في من أحسر بأدو كما أحسر النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه فمن من أحسر بغير عدو فإنه لا يحل دون البيت فإنه لا يحل دون البيت ما جاء في من أحسر ربي غير عدو وبه لي قال حدثني يحيى عما ديكم عن ابن شهاد عن سلوه بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه قال المحسر المرض الله يحل حتى يتوفي البيت واسع بين السفا والمروك فإن الطرى إلى لبس شيء من السيادة التي بد منها أو دواء فنع ذلك واستدى قالوا حدث لا مالك عني سعيد إن أنه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول المحرم لا يحلو إلى البيت قال وحدثني عمالك عنه أيوب ابن أبي تميمة السختياني عن من أهل البصل كان قديم أنه وقال أيوب ابن تميمة السختياني كان رجلا مجاب الدعوة كانوا في طريق مكة وعتش الناس فقال تكتمون عني شيئا قالوا نعم ثم استدار إلى الخبل فرفع يده فنبت الماء من الله الله اكبر هكذا كانوا العلماء نعم قالوا عماني كأن قال وحدثنا عمان بن أيوب بن ابي يعني اعرضني من البصري قال انني من أنه قال خرجت الى مكه حتى اذا ضربت عليه كثرت فسري فارسلت الى مكه وبها عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والناس فلم يرخص لي احد ان أحل فأقمت على ذلك المائة سبعه اشهر حتى حللت بعمره قال حدثنا الأعمالIFين عن شباب العمس التي عبد الله عبد الله بن عمر أنه قال من البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبينفض المرة قال وحدث الأعمالIFين على حبز سعيد أن سعيد بن حزابة المخزونية الصرع ببعض طريق نفة وهو محروم فسال من يلي على الماء الذي كان عليه فوجد عبد الله بن عمر الله بن الزبير ومروان بن الحكم فذكر لهم الذي عرض لهم فكلهم بما لابد له من هو فإذا فحى اعتمرت فحل من إحرامي ثم عليه حتى قابلا ويهدي ما استيسر من الهج قال مالكنا على ذلك الأمر عندنا سيمن أحسر بغير عدو قال قال مالكنا قد أمرهم الخطى بأبا أيوب الأنصارية وهدى ربنا الأسود فاته حين فاتهم الحج وأتى يوم النحر أن يحلى بعمرة ثم يرجع حلالا ثم يحجان عاما قابلا ويهديان فمن لم يجرس فيهم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله قال قال مالك وكل من حبس عن الحج بعد ما يحرمه إما بمرض أم بغيره أو بخطأ من العبد أو خفي عليه للا هو محصر فهو محصر عليه ما على المحصر قال قال يهى وسلم مالك العاما من أهل من كتب الحج ثم أصابه بث أو بطن منخلق أو, أو امرأة تطلق قال قال من أصاب هذا منهم فهو محصر يكون عليه مثل ما على أهل الأفاق إذا هم أحصروا قال قال ملكم في رجل قدر معكم في الشر الحد حتى إذا طرى مرته أهل بالحج بمثث ثم كسرى وصبه أمره لا يقدر على أن يحضر مع الناس الموقفة قال ملكم ارى ان يقيم حتى إذا ذرأت رجع إلى الحل ثم يرجع إلى مستهيطه ببيته وسعدنا صدر المرت ثم يحل ثم عليه عجم قبلنا هدي قال ابن قال طبر من أهل الحج مكث المطاف في البيت وسعدنا صفو المرت المرض فلا م يستطع أن يحضر الناس فلن يستطع أن يخبر الناس الموقف قال إذا فتح الحج فإن هو المستضع آخر ذيل الحمل فدخل ذي عمرة فطاف البيت وسعدنا صفو المرت لأن طاف الأول لم يكن نوه العمرة فلذلك يعمل بهذا عليه حج قبل نهض قال فإن كان من غير إهتمام ستفصبوه مرض حربينه بين الحج فطاف البيت وسعدنا صفو المرت حله ذي عمرة فطاف البيت طوَّص آخر وسعدنا صفو المرت لأن طوَّص الأول وسعيه إنما كنا نوه الحج عليه حج قابل من ما جاء في بناء الكعبة حدثني أحى الناس في علي بن شهاب بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن علي ذكر الصديقة. أخبر عبد الله بن أخبر عبد الله بن عمر أن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ألم تري أن قومك حين بنو الكعبة تكسفروا على قواعد إبراهيم قالت قلت يا رسول الله أفر تردها على قواعد إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لا حدثان قومك بالكبر لفعلت. قال فقال عبد الله بن عمر فإن كانت عائشة ذنعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك السلام الركنين الذين يديان الحجر الا أن البيت لم يتمم على قواعد ابراهيم وحدثني عن مالك من عروة عن أن عيشة أن أم المؤمنين قالت ما أبالي أصليت بالحجر أم في البيت وحدثني عن مالك أنه سمع بن يقول سمعت بعض علمين يقول ما حجر الحجر فطاف الناس من ورائه لا إرادة أن يستوعب الناس الطواف بالبيت كله الرمل في الطواف حدثني أحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن نبيه عن جابر بن عبد الله أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمال من الحجر الله توضحت أنتا إليه ثلاثة طواف قال مالك ذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا وحدث نعمه لكن أن أفنان عبد الله بن عمر كان يرمل من الحجر الأسودي إلى الحجر الأسودي ثلاثة طواف ويمشي أربع ثلاثة طواف وحدث لكن عن لكن أن أفنان بن عمر بن عربة النباء وكان إذا طاف بالبيت يسعى لشواط الثلاثة يقول اللهم لا إله إلا أنت وأنت تحي بعدما أمسى يخفض صوته بذلك حدثني عن مالك عن شاب نوران أبيه أنوراء عبد الله بن الزبير أحرم من من التنعيم قال ثم غيتو يتع حول البيت لشواط السلادة وحدثني عن مالك عن نافل عبد الله بن عمر كان إذا أحرم من مكة لم يطوف بالبيت ولا بين الصفا والمرواء حتى يرجع من منا وكان لا يرمي إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة الاستسلام من طرفي حدثني أحيا عن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قطع طاف حول البيت فراك على الركعتين ما اراد ان يخرج الى الصلاه والمراه السلام ربنا لا سوى ذلك يخرج وحدثني ابن مالك عن جامع الوتاني انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف كيف صنعت يا ابا محمد في السلام الركن قال عبد الرحمن فقال عبد الرحمن, الرحمن. سلمت وتركت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اط تحدثني عن مالك عن جامع الوتاني قال انه كان اذا ضاف بالبيت يسلم الاركان كل الا يدعو الاماني الا يغلب على الا أن يغلب عليه تقبيل الركن الأسود في الإسلام حدثني عن مالك عن إشاء بن عن نبيه أن عمر بن الخطاب قال وهو يطوف بالبيت للركن الأسود إنما أنت حجر ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك ثم قبله قال مالك سمعت بعض اهل العلم يسحب إذا رفع الذي يطوف بالبيت يده عن الركن اليمانية يضعها على فيه ركعة الطواف حدثني أحيان مالك عن شامي عروة عن أبيه أنه كان لا يجمع بين السبوعين لا يصلي بينهما ولكنه كان يصلي بعد كل سبع ركعتين فربما صلى عند المطام وعند عند غيره وسئل مالك عن الطوافين كان خف على الرجل أن يتطوع به بين بين الأسبوعين أو أكثر ثم يركع ما عليه من ركع تلك السبوع قال لا يمنغي ذلك وإنما السنة أن يتبع كل سبع ركعتين قال مالك في الرجل يدخل في طوافه حتى يطوف ثمانية أو تسعة طواف قال يقطع إذا علم أنه قد زاد ثم يصلي ركعتين ولا يعتد بالذي كان زاد ولا ينبغي له ان يذني على التسعة حتى, حتى يصلي سبعين جميعا لأن السنة في الطوافه يتبع كل سبع ركعتين قال مالك من شك في طوافه بعدما يركع ركعتي الطواف، بل يعود وليتم طوافه على اليقين ثم يعيد الركعتين لأن لا صلاف لطوافه إلا بعد إكمال السبع قال مالك ومن أصابه يوم من أكثر وضوه ويطوف بالذيس أو يسعى من الصفاء المروس وبين ذلك فإنه من أصابه ذلك وقف بعد الطواف وقف بعد بعد الضوافذ وكلي ولم يركع ركعتي الطواف إنه يتوضأ ويستاني الطواف والركعتين قال مالك ومن السعي بين الصفا والمرور بينه لا يقطع ذلك علينا أصابه من انتقاب من انتقاض وضوء ولا يدخل السعي ولا يدخل الاستعاة إلا ووطيه من وضوء الصلاة بعد الصبح ولا صيغ طواف حدثني أحمد مالك عن أبي جبن عن محمد بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد الرحمن بن عبد القاري أخبره أنه صافى بالبيت نعمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح. علمنا كما عمر طهدا ونبر فلم يمسكمل ركنا حتى انا خبيث قواف صلى ركعتين وحدثني عن مالك عن بعد وحدثني عن مالك بعد مالك ثم ثم على ما ثم لا يصلي حتى أطمع الشمس أو قال وإن أخره حتى يصلي المغرب فلا بأس من ذلك قال مالك ولا بأس أن يطوف الرجل طوافا واحدا بعد الصبح وماد العصر لا يزيد على سبع واحدا ويؤخر ودعشين حتى تطلع الشمس كما صنع عمر الخطاب ويوخر ما بعد العصر حتى ثرو الشمس فإذا غربت الشمس صلاهما إن شاء وإن شاء حتى يصلي المغرب لا بأس بذلك وداعوا البيت حددني أحياء المالك من الناس عبد الله بن عمر أن عمر الخطاب قال لا يصدر احد من الحاج حتى يطوف بالبيت بين أخذين آخر النسك الطواف بالبيت قال مالك في قول عمر الخطاب بين أخر النسك الطواف بالبيت إن ذلك فيما نرى والله اعلم لطول الله سبحانه وتعالى ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب وقال ثم محلها الى البيت العتيق فمحل الشعائر كل عام انتماءا الى البيت العتيق وحدد مالك اي حال سعيدنا عمر بن الخطاب رد رجلا من, من, رد رجلا من مر لم يكن ودع البيت حتى ودع حدثني عمالك عن مالك أنشاء من عروة عن بي قال من أفاض فقد قضى الله حجه فإنه ان لم يكن حبثه شيء فهو حقيق أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت فإن حبثه شيء أو عرض له فقد قضى الله حجه قال مالك ولو أن رجلا جاهلا يكون آخر عهده الطواف بالبيت حتى صدر لم أرى عليه إلا يكون قريبا سيرجع فيطوف بالبيت ثم يصرف إذا كان قد افاض جامع الطواف حدثني يحيى مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن العروة بن زبير عن زينباب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن قال شفوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة قالت قد راكبة بعير ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين يصلي إلى جانب البيت وهو يقرأ بطول وكتاب مصوّر حدثني مالك عن الزبير المسكي أن أبا مالك الأسلمي عبد الله بن سفيان أخبره أنه كان جائت مع عبد الله بن عمر فجاءت مراثن السفتي فقالت إني أقبل أريد أن أطوف بالبيت حتى إذا كنت بباب الدماء هرقت الدماء فرجعت حتى ذهب ذلك عني ثم أقضلت عسى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء فرجعت حتى ذهب ذلك عني ثم أقضلت حتى إذا كنت عند باب المسجد أردت دماء فقال عبد الله بن عمر إمنما ذلك ركضة من الشيطان فاغتسني ثم استفري بثوب ثم طوفي وحددني عن مالك لأنه بلغ وأن سعد بنبي وقاص كان إذا دخل مكة مرايقا خرج إلى عرفه قبل أن يطوف في البيت وبين الصفا والمروه ثم يطوف بعد ان يرجع قال مالك وذلك واسع ان شاء الله وسئل مالك ان يذكر الرجل في الطواف بالبيت الواجب عليه يتحدث مع الرجل فقال لا احب ذلك له قال مالك لا يطوف واحد من البيت ولا بين الصفا والمروه الا وهو طاهر البدو بمصفات السعي حدثني يحيى بن مالك عن جابر بن محمد بن علي الان الطواف الى اقسام النفل طواف الوداع وتواصى النذر نعم البدو بالصفاء في التحيه حدثني احيانا مالك عن جعفر بن محمد بن علي على عن جابر بن عبد الله لانه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرج من المسجد وهو يريد الصفا وهو يقول نبدؤ بما رجاء الله به فبدا بالصفا وحدثني عن عن الجابر بن محمد بن علي عن عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو ويصنع مثل المروه مثل ذلك فيصنع على المروه مثل ذلك وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر وهو على الصفا يدعو يقول اللهم انك قلت ادعوني استجب لكم وانك لا تخلو الميعاد واني اسالك كما هديتني للاسلام ان لا تنزعوا مني حتى تتوفاني وانا مسلم جامع السيح الدرس يحيى عن مالك عن حجاب بن عروه عن ابيه انه قال قلت لعائشه ام المؤمنين وانا يومئذ حديث سني رايت قول الله تبارك وتعالى ان الصدى والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فنادنا عليه ان يطوف بهما فما على الرجل شيء إلا ان لا يتطوف بهما فقالت عائشه كلا لو كان كما تقول لكانت فلا جناح عليه أن لا بهما إنما انزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمنات وكانت منات حذو قودي وكانوا يتحردون أن بين الصفا والمروة فلما جاء الإسلام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك أنزل الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حجر بيتها ويعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما فحدثني عن مالك أنشاء من عروتان ما سوزة بن عبد الله بن عمر كانت عند عروة بن زبير فخرجت تطوف بين الصفا والمروه في حد نوع عمر في ماشية وكانت امراه ثقيلة فجاءت حين انصرف الناس من الحجاء فلم تقض طوافها حتى نودي بالاولى من الصبح فقد طوافها فيما بينها وبينه وكان عروة إذا راهم يطوفون على الدواب ينهى شد النهي فيعتلون له بالمرض حياء فيعتلون له بالمرض حيا أمن فيقول لنا فيما بيننا وبينه لقد خاب هؤلاء وخسروا قال مالك من النساء يسعى بين الصفا والمروات في عمره ما يذكر حتى يستبعد مما كانه أنه يرجع فيسعى وإن كان قد أصاب النساء فليرجع فيسعى بين الصفة والمروات حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمره ثم عليه عمره الأخرى والهدي وسئل مالك عن الرجل يلقاه الرجل بين الصفا والمروات فيقف معه يحدثه قال لا وحب له ذلك قال مالك ومنثى من, من طافشين او شك فيه بل يذكر الله وهو يسعى بين الصفا والمروات فإن هو يقطع سعيه ثم يتم طوافه على ما يستيقن ويترك ركعته طواف ثم وسعيه بين الصفا والمروة فحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن نبيه عن جعفر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا نزل من الصفا والمروة مشى حتى إذا صبت قدماه بطن الوادي حتى إذن صبت قدمه في بطن الوادسة حتى يخرج منه قال مالك في رجل جاهل فبدأ بالسعي بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت قال لي الرزعين فليطف في البيت ثم ليسع بين الصفا والمروه وإن جاهل ذلك حتى يخرج من مكة ويلسع بينه يرجع إلى مكة ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروه وإن كان أقاب النساء رجع فطاف بالبيت البيت بين الصفا حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة ثم عليه عمرة أخرى والهدي صيام يوم عرفة مالك على بالنظر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أننا سمتماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعير بعرفة فشرب مالك عن يحيى بن السعيد عن القاسم لمحمد أن عائشة أم الأم المؤمنين كانت تصوم يوم عرفة قال القاسم ولقد رأيتها عشيه عرفة يدفع الإمام ثم تقف حتى يضيض ما بينها وبين الناس من الأرض ثم تدعو بشراب فتفطر ما جاء في صيام أيام من المالك عن النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان من يسار نهى عن صيام أيام منها. مالك عن ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حدافه ايام من ان يطوف يقول انما هي ايام اصل وشرب وذكر لله مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن العرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الاضحى مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن ابي مره مولاى ام هانئ من عقيل بن ابي طالب عن عبد الله بن, بن, بن العاص انه اقره انه دخل على به عبد بن العاص فوجده يأكل قال فدعاني فقلت له اني صائم فقال لهذه الأيام التي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامه النوابران هذه فطرهن قال مالكوا ويوم التشريق ما يجوز من الهدي ما يكون عن عثمان عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى جملا كان لأبي جهل بن إشام في حجنا ومرا مالكوا عبد الزنادلارجى نبيه ويرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد جملة سوقو فقال اركبها فقال رسول الله إنها بدلات فقال اركبها ويلك في الثانية أو الثالثة مالكوا عبد الله بن دينار أنه كان راعي عبد الله بن عمر أنه كان يرى عبد الله بن عمر يهدي في الحج بدنتين بدنتين وفي العمرة بدنتين فزادناه قال ورأيته في العمرة ينحر بدنة وهي قائمة في دار خالد من وكان فيها منزله قال وقد رايت طعن في لبة بدنته حتى خرجت الحربة من تحت كتيفها فألك عن أحمد سعيد أن عمر بن عبد العزيز أهدى جملا في حجنا وعمرة مالك عن أبي جعفر قال أن عبد الله بن عياش بن عبي ربيعة المخزومي أهدى بدنتين يحداهما نجيبه مالك عن أحمد أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا نتيجت البدنة فليحمل ولدها حتى ينحر معها فلم لم يوجد لها حمل على أمه حتى ينحر معها مارك العشام العروة قال إذا اضطررت فإلى بدنتك فركبها ركوبا غير سادح وإذا اضطرت إلى لبنها فاشرب بعد ما يروى فاشرب بعد ما يروى فصيلها فإذا نحرتها فانحر فصيلها معها العمل في الهدي حين ينساق ما يكون الناس في عمد الله بعمران وكان إذا أهدى هدي من المدينة قلده واشعره بذل ثلاثة يقلده قبل أن يشعره وذلك في مكان واحد وهو موجه للقبة يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر ثم ينسق ما حتى يوقف به مع الناس بعرفه ثم يتبع به معهم إذا دفعوا إذا قدم منا غدا إذا قدم منا غدا من غد النحّر نحره قبل أن يحرق ويقصّر وكان هو ينحر هديه بيده. يصفهن قياما ويوجههن القبلة ثم يأكل ويطعم مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا طال في سلام هديه وويشعره قال بسم الله والله أكبر مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول الهدي ما قلل وأشعر ومقف به بعرفه. مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يجلل, كان يجلل بدنه القباطية والأنماط والثلل ثم يبعث بها إلى الكعبة فإفسوا ما مالك أنه سال عبد الله بن دينار ما كان عبد الله بن عمر يصنع بجلال بذنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة فقال كان يتصدق بها مالك عنا في ان عبد الله بن عمر كان يقول في الضحايا والبدن الثني ما فما فوقه مالك عنا في ان عبد الله بن عمر كان لا يشق جلال بدنه ولا يجلل واحد حتى يغضب من الى عرفه مالك عشان ابن عمر تعنى به انه كان يقول لبنيه يا بني لا يهدين احدكم لله من البدن شيئا يستحي ان يهديه لكريمه فان الله اكرم الكرماء وحق من افتير له العمل في الهد اذا عطب اوضل مالك عشان ابن عمر تعنى به صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, يا رسول قال رسول الله كيف أصلوا بما عطبا؟ من الحديث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بذلة عاطبة من الحديث نحرها ثم قلادتها في دمها ثم خل بينها وبين الناس يقولونها مالك عن بشاب سيد من سي قال من أخذ بذلة تضوع تعاطب فنحرها ثم خل بينها وبين الناس يقولونها فليس عليه من أكل منها وأمر من يأكل منها غرمها مالك عن ثور من زيد الدلي عن عبد الله أن عباس ذلك مالك عن بشاب قال من أخذ بذلة جزاؤنا ونذرنا يتمتع فائشيما بالطريقة عليه البدل ما انكم انفع عبد الله بن عمر انه قال من اهتدل ثم ضل ثم تفت إن كانت ندرا عن عبد الله وان كانت تطوع فإن شاء عبد الله وان شاء تركها ما انكم انه سمع ان لم يقول ولا يكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك هدي المحرم الى صاحب اهله ما انكم انه بلغوا وان عمر بن الخطاب عليه النبي الله ابي طالب ابهر يتسول والرجل لصاحب اهله ومحرم بالحج فقالوا ينفلان وجههما حتى يطلع حجما ثم بي طارم وذاهل من, من عام قابل تفرق حتى يقضي حجمهما. مالك بن عياح بن سعيد أنه سمع سعيدا أن مسيب يقول ما ترون في رجل وقع بمراته وهو محرم فلم يقل له قوم شيئا فقال سعيد إن رجل وقع بمراته وهو محرم فبعث إلى المدينة سألوا عن ذلك فقال بعض الناس فراق بينهما إلى عام قابل. فقال سعيد بن المسيد لينفذ لوجهما فليؤتما حجهما الذي أبسدا فإذا فرعا رجعا فإن أدركهما قابل فعليهما الحج هدي ويهلان من حيث أهلا لحجهما الذي أبسدا وتفرقان حتى يقضي حجهما قال مالك يهديان جميعا بدنا تنبدنا قال مالك في رجل وقاب مراتي في الحج ما بينه وبينه أن يرفع من عرفته ويرمي للجمرة إنه يجب عليه هدي وحج قابل قال انه كانت مصابته اهله بعد رمي الجمرات فان علم ان يعته من روايه عليه حج قابل قال ما لكم الذي يفسد الحجه والعمره حتى يجب في ذلك الهجو في الحجه والعمره انتقار في اثنين وان لم يكن ما ودافق قال من ذلك ايضا ما ودافق اذا كان مباشره فهم رجل ذكر شيئا حتى خرج منه ما ودافق فلا را عليه شيء قال مالك ولوانا رجلا قبل امراته ولم يكن من ذلك ما اندافق لم يكن عليه في القبلة الا الهدي قال مالك ليس على المراه التي يصيبها زوجها وهي محرمة مرارا في الحج والعمرة وهي لو في ذلك مطاوعة الا الهدي وحج قابل ان اصابها في الحج قال وان كان اصابها في العمرة فإنما عليها قضاء العمرة التي أفسدت والهدي فأديوا من فاته الحج مالك وعيح حد سعيد انه قال آخرين سليمان بن يساري النبايوب الأنصارية خرج حاجا حتى إذا كان بالنازية من طريق مكه أظل رواح له وإنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر فذكر ذلك له فقال عمر صنع ما يصنع المعثمر ثم قد حللت فإن أدركك فإذا أدركك الحج قابلا فاحجج ما استيسر من الهدي مألك العنفل عن سليمان بن يسار أن هبار بن الاسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب يوم النهر وقال يا أمير, المؤمنين يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة. قال المرض هبنا مكة تطب أنت ومن معك وانحروا هديا وإن كان معكم ثم حقوا أو قصنوا وارجعوا فإذا كان عاما قابلا فحجوا وهدوا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فِي في الحج وسبعتين إذا رجع قال مالكو من قرأ الحج والعمرة ثم فاته الحج فعليه أن يحج ويقرن بين الحج والعمرة ويهدي هديه هديا لقرانه الحج مع وهديا لمفاته من الحج هديه من أصاب أهله قبل أن يفير مالك رجل وقع وهو بمنا قبل أن يوفيه فأمره عن يرحر بدنا مالك عن ثور بن زيد من الدين يعني إكرمة مولى بن عباس قال لا أظن إلا عن ابن عبد, عبد الله بن عباس إنه قال الذي يصيب أهله قبل ان يفيض يعتمر ويهدي مالك انه سمع ربيعه بن أبي عبد الرحمن يقول في ذلك مثل قول إكرمة عن ابن عباس قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك وسئل مالك وعرجوه النساء لفاضة حتى خرج من مكة ورجع إلى بلاده قال أرى إن لم يكن اصاب النساء أن يرجع فيوفيضه وإن كان أصاب النساء فليرجع فليوفي ثم يعتمر واليهود ولا ينبغي له أن يشتري هديه من مكة وينحره بها ولكنه لم يكن ساقه معه من حيث اعتمره فليشتري بمكة ثم ليخرجوا إلى الحل فليسقه منه إلى مكة ثم ينحره بها فما استيسر من الهدي مالك عن جافر بن محمد بن علي بن عبي طالب كان يقول فما استيسر من الهديشات مالك انه بلى ان عبد الله بن عباس كان يقول فما استيسر من الهديشة قال يحيى قال مالك وذلك احب ما سمعت الي في ذلك لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة فمما يحكم به في الهدي شات وقد سماها الله هدي وذلك الذي لا اختلاف فيه عندنا وكيف يشك أحد في ذلك وكل شيء لا يبلغ ان يحكم فيه ببعير أو بقره فالحكم فيه شات وما لا يبلغ أن يحكم فيه بشات فهو كفاره من صيام أو اطعام مسكين مالك عنه فإن عبد الله بن عمر كان يقول فما سيسر من الهدي مدنة أو مالك عن عبد الله بن ابي بكر أن مولاه أن مولاة لعمرة بنت عبد الرحمن يقال لها رقيه اخبرت وأن خرجت مع عمرت بنت عبد, الرحمن بنت عبد الرحمن إلى مكة قالت فدخلت عمره مكة يوم التروية وأنا معها فطافت في البيت وبين الصفا والمرت ثم دخلت صفة المسجد فقالت أماعك أماعك أمعكني قفصان فقلت لا قالت فلتمسيه فلتمسته, فلتمسته حتى أجئت به فاخذت من قرون رأسها فلما كان يوم النحر ذبعت شاه جامع الهدي حدثني إحياء مالك عن صدقه بن يسار المكي أن رجلا من أهل اليمن جاء إلى عبد الله بن عمر وقد ظهر رأسه فقال يا أبا عبد الرحمن إني قدمت لعمر المغرض فقال له عبد الله بن عمر لو كنت معك أوسالته إلى مرفق كان ذقن فقال لي ما وقد كان ذلك فقال عبد الله بن عمر خدما من الرأس واهدي فقال جماعة من أهل العراق وما هديه يا أبا عبد الرحمن فقال هديه فقالت له ما هديه فقال عمر من أن ان عبد الله بن عمر كان يقول المراه المحيمه اذا حلت لم تنتشط حتى تاخذ من قرون راسها وان كان لها اد لم تاخذ من شانها شيئا حتى تنحرها بها وحدثني عم مالك إن أنه سمع بعض هذا العلم يقول لا يشترك رضي الله في بدنه واحدة ليهدي كل واحد منهما ما بدأ بدنه قال وسير مالك عم مبعث معه بهدي انحره في حج ومهل ومهل بعمرة هل انحره إذا حل أم يؤخره حتى ينحره في الحج ويحل هو من عمرته فقال بل يؤخره حتى ينحره في الحج ويحل هو من عمرته قال مالك الذي يحكم عليه بالهديه قتل الصيد أو يجب عليه هج غير, غير ذلك فإن هجه لا يكون إلا بمكة كما قال تبارك وتعالى هجيا بارغ الكعبة وأما ما عذل به الهج من الصيام أو الصدقة فإن ذلك يكون بغير مكة حيث أحد صاحبه أن يفعله فعالة وحد ذلك عن مالك عن يحذ سعيد نميقوب بن خالد المخزومي عن أبي أسماء مولى الله بن جعفر إن أنه, أنه كان معاق الله بن جعفر فخرج ماه من المدينة فمرضى على حسين الهالي وهو مريض بالسقياء فأقام عليه عبد الله بن حتى إذا خاف الزواج خرج وضعنا الى علي بن ابي طالب واسماء بن عويمس وهما الوالديه فقدما فقد عليه ثم ان حسينا ثم ان حسين أشار الى راسه فأمر عليهم برسيلة حلقة ثم نسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعيرا قال يخيم سعيد وكان في شيء من خلط ما عثمان بافان في سفره ذلك إلى مكة الوقوف بارفة والمزيفة حدثني يحيى عن مالك إن أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة والمزيفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر أهدد لي عن مالك عن إنشاء عن الله ابن الزغري كان يقول لهم أنها رفت كلها موقف إلا بطن أمرنا وأن المزلفة كلها موقف إلا بطن محسر قال مالك قال الله تبارك وتعالى فيا رفت ولا مسوق ولا جدال في الحج قال فالرفت إصابة النساء والله أعلم قال الله تبارك وتعالى أحل لكم ليلة الصيام رفد سائكم. قال اول سوق للانصار والله اعلم قال الله تبارك وتعالى أو الله به قال اول في الحج ان قريشاً كانت تقيم عند المشعر الحرام المزلفه بقضخ وكانت العرب وغيرهم يقفون يقول نحن ويقول نحن أصوب فقال الله تعالى لكل أمة جعلنا من سكنهم فلا في الأمر ربك انك لا, لا مستقيم هذا فيما والله أعلم وقد سمعت ذلك من أهل العلم وقوف الرجل, الرجل وهو غير طاهر ووقوفه على دابته قال يحيس إلى مالك هل يقف الرجل بعرافة او بالمزلفة أو يرمي الجبار أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير طاهر فقال كل امر تصنعه الحائض من أمر الحج فرجل يصنعه وهو غير طاهر ثم لا يكون عليه شيء في ذلك والفضل أن يكون الرجل في ذلك كله طاهرا ولا ينبغي له أن ذلك قال رسول الله مالكنا عن المقوه ينزل ركبانا فقال يقف ركب ركبا إلا أن يكون به او إلا الله أعجب بالعذر وقفو من ذاته يحيى عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من لم يقف بعرفة من ليلة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج وما قبل بعرفة من ليلة من قبل أن يطوع الفجر فقد أذره الحج وحديثًا عن مالك عن إسحاق رضي الله عنه أنه قال من ركع الفجر من ليلة ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج وما قبل فحتى ليذري في قبل اياب الفجر فقد ادرك الحج قال مالك عليكم بالعذير وثقوا في موقفي دهرا فتعلم ذلك لا يزعي عنه من حدث الاسلام إلا أن يكون لم يحرم فيحرم بعد ان يعتق ثم يقف بعرفه من تلك الليله قبل ان يطلع الفجر فإن فعل ذلك أجزاء عنه لم يحرم حتى يطلع الفجر كان يمنزل من فاته الحج إذا لم يجرم قبل طلوع الفجر من المزيفة ويكون العبد حجة الإسلام يقضيها النساء والصبيات مالك سالم أن أباهما عبد الله بن عمر كان يقدم أهله وصبيانه من المزليفة إلى منا حتى يصلوا الصبح بمنا ويرضوا قبل أياتنا الناس فحدثني عن مالك أن يحذي سعيد عطاه بن أبي رباح أن مولاة لأسماء بن سيبة أخبرته قالت جئنا مع أسماء رجبنة أبي بك من, من من بغلس قالت فقلت لها لقد جئنا من بغلس فقالت قد كنا نصر ذلك ما من هو خير منك فحدثني عن مالك أنه بلا هو أن ابن عبد الله كان يقدم نساءه وصبيانه من المزليفة إلى منا بعدها يعمالك ان العلم الفجر من يوم حل له النحر ان جاء ينوه المنذر اخبرته ان كانت ترى اسماء ذي بالمزيفه تامر الذي يصلي لها ولا يسهرها الصبح يصليها وصبحها الفجر ثم ترك ابوها في من ولا تقف السير في الدفعه فذهيلا و... يقول مررت ذات ليله بمالك وهو يسلي فذناوت منه فاذا هو قر الحمد ثم الهاكم التكاثر حتى بلغ الى قوله لا تسالون يومئذ عن النعيم بكى ودموعه يردد هذه الايه حتى طلع الفجر نعم هكذا العلماء نعم صلى الله عليه حدثني يحيى بن مالك عن هشام اللي هو عن أبي انه قال سأل اسامه بن زيد وانا جالس معه كيف كان يفير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الوداع حين در فقال كان يفير الانقف الى ولد فخرج الجنص فقال مالك قال هشام ومنصو فوق العنق وهذا عن مالك عبد الله بن عمر قال يخرج واحدته يضرب قد قد ورميه ما جاء في نحي في الحج حدثني يحيى مالك إن بلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بنا هذا المنحر وكل من وقال في في هذا المنحر يعني الموت وكل بجاج من حر عن مالك قال عبد الرحمن انها سمعت احد المؤمنين تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليالي من تلك القعده الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى لنا أن يحل لقارة عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم حمي فقلت ما هذا لقالونا حار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزوابه <تصفيق> قال يحد سعيني فذكرت هذا الحديث القاتم من محمد فقال أجدك والله بالحديث على وجهه <تصفيق> وحدثني عما يكن عن نافع عن عناد الله بن عمر عن حفصه ام المؤمنين انها قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شان الناس خلوا ولم تخلل انت من عمرتك فقال اني لبست راتي وقلدت هديه فلا احي حتى انحر الهدي <تصفيق> العمر النحر بن النحري حدثني عمالك عن جابر رضي الله عنه عن أبيه عن علي بن طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحى رأة بيده ونخر غيره بعضه حدثني عمالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال من نذر بدنًا فإن يقلدها إن عليه ثم ينحرها عند البيت أو بمن ين أو بمن يه ومن ليس لها محل دون دالف ومن نذر جزورا من الإبل أو البقر فلنحرها حيث شاء وحدثني عمالك شا عن منشان يحيو أن النبي كان يحوب بعد بوجنه قال مالك لا يجوز لأحد أن يخلق رأسه حتى ينحره ولا ينبغي لأحد أن ان ينحر قبل الفجر يوم النحر وانما العمل كله يوم النحر الذبح ولبس الثيابي والقاء التفذي والخلاق ولا يكون شيء من ذلك قبل يوم النحر الخلاق حدث يحيى عمارك نام نافع عزيلا بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم رحم المحلقين قالوا والمقصين يا رسول الله قالوا والمقصرين وحدثنا مالك ان النبي رحمه الله عن ابيه انه كان يصل مكه الليل وهو معتمر فيقوم بالبيت وبين الصفا والمروه ويؤخر الحلاقه حتى يصبح قال ولكنه لا يعود الى البيت ليقوم حتى يحلق راسه قال ربما دخل المسجد واوتر فيه ولا يقرض الى يقرب البيت قال مالك ان سنت الحياقه الشعر ونسي الثياب وماك ذلك قال يحيى وسئل مالك ان بعض الناس اخلاق من نزل للحج هل له رخصه في يخلق مكه قال ذلك واسع والحلاق بمن احب اليه قال ما عليكم الأمر الذي اختلاف فيه عندنا أن احد لا يحلق راسه ولا من شيء حتى يحل هديته ان كان معه ولا يحل من شيء قام ما عليه حتى يحل بمن يوم النحر وذلك ان الله تبارك وتعالى قال في كتابه ولا يحلق راسه ولا يقلم شيء حتى يحل هدي محله التقيير وحده يحيى عندنا كان عندنا ابن عبد الله بن عمر كان اذا افطرنا رمضان وهو يريد الحج لم ياكل من رأسه ولا من لسانه شيئا حتى يحج قال ما عليكم ولذلك اهل الناس يحدون من عما عم يكن عندنا عم بين ان عبد الله بن عمر كان اذا حلق في حج او عمره اخذ من لسانه ويشربه وحده مالك أن الطبيعة النبي عبد الرحمن أن رجل أتى القاسم أبنى محمد فقال إني أفضت وأفضت معي بأهلي ثم عدلت إلى شعب فذهبت لأدنو من أهلي فقالت إني لم أقصر من شعري بعد فأخذت من هذه بأسنان ثم رغلت بها قال فضحك القاسم وقال مرها فاستأخذ من شعريها بالجم بالجلمة بالجلمين قال مالك استحب في مذن هذا أن يهلق الزمن وذلك أن عبد الله بن عباس قال من نسي من نسطه شيئا فليه يقدمه وحدثني عن مالك أن نافع عن ذي الله عمر وأنه لقي رجلا من أهله يقال له المجدر قد أفاض ولم يحرق ولم يقصر جهل ذلك فعبه عبد الله <تصفيق> أبي حنيف رضي الله تعالى عنه <تصفيق> أنه دخل فوجد ربيع عليه الناس مجتمعين وأبو الزناد راقم فذهب إليه قال أنت أفقه منه والعمل على ربيعه إيش هكذا قال جراب من حظ خير من جراب العلم هذا ربنا أعطى له حظ وأنا ما أعطاني حظ ايش هكذا يعني علم الناس عليا نعم ربيع يسمى ربيعة الرعي نعم سلام الله عليك جهل ذلك ما امره عبد الله بن عمر ان يرجع فيخرق ويقصر ثم يرجع الى البيت فيفير وحدثني عن مالك إن انه براه ان سائل بن عبد الله كان اذا اراد ان يحرم ذهب الجنمين فقص شاربه واخذ من لسنته قبل ان يركب وقبل ان يهل محرمات تلبيذ حدثنا يحيى بن مالك النافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال من بصر رأسه فليخلقه ولا تشبه بالتلبيد وحدثنا يحيى بن مالك عن سعيد, سعيد بن سعيد بن مسيب وان ان عمر بن قال من صار صراسه أو بصر أو لبنته قد وجب عليه حياقه في بالبيت وقصر الصلاه وداري القطب بعرفه حدثنا يحيى بن مالك النافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبه هو واسامه بن زيد وبلال بن رباح وعمر الحجبي فأطلقها عليه وما كتبها قال عبد الله بن فسألت بينا حين أخرج مطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جعل عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره وتلاثة أعمدة ثم وراءه وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى وحدة عن مالك عن يبي شاب عن سالم جالد الله أنه قال كتب كتب عبد الميت بن وراءه إلى الحجاج بن يوسف ان لا يخالف عبد الله بن عمر في شيء من عبد الحج قال فلما كان يوم عرفه جاءه عبد الله بن عمر حين زالت الشمس وانا معه فصاح عند صوادقه اين هذا فخرج اليه الحجاج وعليه ملحفه معصفه فقال ما لك يا ابا عبد الرحمن فقال الرواح ان كنت تريد السنه فقال هذه السنه قال نعم قال فانظرني حتى افيض علي ماء ثم اخرج فنزل عبد الله حتى اخرج الحجاج فتار بيني وبين أبي فقلت له إن كنت تريد ان تصيب السنه اليوم فاقصر الخطبه وعب للصلاه قال اين عمر كما يسمع ذلك منه فلما ما راى ذلك عبد الله قال صدق سالم الصلاة بين يوم التروية والجمعة بميناء وعرفة حدثني يا أهل مالك أن الناس أن الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والغد والعشاء والصبح بميناء ثم يرد إلى طلعت الشمس إلى معارضة قال مالك أن الذي اختلاف فيه عندنا أن الإمام لا يخرج طلعة بالظهير ومعارضة وأنه يخطب الناس يوم معارضة يوم ومعارضة إنما هي ظهور وإن وافقت الجمعة فإنما هي ظهور ولكنها قصرت من أجل السفر قال مالك في أيام الحج إذا وافق يوم الجمعة يوم معارضة أو يوم النحر أو أيام التشريق إنه لا يجمع فيه من تلك الأيام صلاة المزجية تحددها يحدث لا يحددهن يحيى عن مالك عن أبي عن سالم بن عبد الله عن عبد الله عم بن عم عم عمر أن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم على المزجية جميعا. فحدثني عمائك عن مارك موسى بن عقبه عن كره بن ول بن عباده عن اسامه زيد انه سمعه يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان بالشعبين ثلاثه الوضوء فقلت له يا رسول الله قال جاء نزل فتوضع الوضوء يقيمت فصل ثم فصلى المغرب كل بعيره في مجده ثم العشاء ولم يصل بينهما لا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الوداع المغرب والعشاء بالمزليمة جميعا وحدثني عن مالكنا الناظر أن عبد الله بن عمر كان يصلي المغرب والعشاء بالمزليمة جميعا فرايت منا قال ما في اهل مكه انهم يصلون بمنا الى حج وركعتين وركعتين حتى ينطلقوا إلى مكة وحدني يحيى عم مالك عن الشهيد وثعنا به ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاتين ركعتين وان لاكن صلىها ركعتين وأن عمر بن الخطاب صلىها بمنا ركعتين وأن عثمان صلىها بمنا ركعتين شطر اينارته ثم تمها بعد وحدني امالك عن الشهاب بن سعيد المزيب انه ما خطابه ما قد ام مكه صلى به ركعتين ثم صلى قال يا اهل مكه ادموا صلاتكم فان قوموا صلف ثم صلى عمر بن الخطاب وقال لي ولم يبلغنا أنه, انه قال لهم شيئا بعد ان يعمالك نجديد سمع ال ان هو غطال يصلي الان الناس بمكه ركعتين فلما صلات قال يا اهل مكه تعموا صلاتكم موصلاتكم فانكم سفر ثم صلى امره ركعتين بالمنى ولم يبلغنا انه قال شيئا وسئل ما يكون أربع إن اهل عم عم ركعتين وكيف كان من مكه يصلي الظهر والعصر بالعرفه وكيف اهل مكه في اقامتهم قال يصلي اهل مكه بعرفه ومينا ما وقال ابن الصلاة حتى يرجع الى مكة قالوا امير الحاج أيضا إذا كان من اهل مكة قصر الصلاة بعره وايضا وان كان احد ساكنا بمناء مقيما بها فان ذلك يثم كان, أحد كان أحد مقيما بها فإن ذلك يتم بها من حتى مالك من أنه قال من قدم يتم حتى من الى منها فيقصر تكبير أيام التشريق حتى يحيى عمالك يحيى ان يحيى عن مالك يسوع يحيى بن سعيد انه بلغه ان عمر خطا لخرج الغدا من يوم النحر حين اتبع النهار شيئا فكبر فكبر الناس بتكبيره ثم خرجت نهاية من يومه لذلك بعد ارتفاع النهار فكبر فكبر الناس بتكبيره ثم خرجت هذه حين ذاق الشمس تكبرا فكبر, فكبر الناس بتكبيره حتى يصلي التكبير ويبلغ البيت فيعلم أن عمر قد خرج يرمي قال ما يكون الأمر عندنا أن تفيا في أيام تشييع ذبور الصلاوات فأول ذلك تفيا الإمام والناس معه ذبور الصلاة الظهر من يوم النحر وآخر ذلك تفيا الإمام والناس معه ذبور الصلاة الصبح من آخر أيام التشييع ثم يقرأ التكبير قال هذين هو في أيام التشييع على والنساء كان لدي ناعم وحده في أن او بالآفاق كلها واجب وإنه إنما يتم الناس لذلك بإمام الحاج وبالناس المناني أنهم إذا رجعوا وانقضوا الإخرى مؤتموا بهم حتى يكونوا مثلهم بالحل ما من لم يكن حاجا فإنه لا يأتم بهم إلا في تكبير أيام التشريق قال نالك الأيام المعدولات التشريق قابل المعره والمحصبه حدثني يحيى عن مايك الناجي عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعقل الوقت في اطاله في الفليذه بها قال ناديع وكان عبد بن عمر قال ما لا أن يجاوز حتى يصلي به بغير وقت حتى ثم يصلي ما بدله رسول الله صلى الله عليه وسلم به bunu bile neutriktiren البيتود بمكة ليالي يالي من احد أن يحيا مالك النافعين أنه قال زعم أنه وراخ طالك الناس من وراء وحدث أن يعم مالك النافعين أنزل الله أنه قال لا يبيت أن أحد من خاج لا من الوراء العقلة وحدث أن يعم مالك الله لا يبيت أن لا يالي من أنه لا يبيت أن أحدا من أن يعم مالك الله بن عمر كان يقف عند رجل الأولين وقوضا طويل لم الله ويسبحه ويحمده ويد الله ولا يقف عند جرد العقبه وحددني عبد الله بن عمر كان يفبر عند رمي وحدثني عن مالك إن هو سميع بعض العلم يقول الحص الذي يرمى من الجمار مثل حص الخد قال مالك مؤكر ذلك قرينا آذب إليه وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من غربت له الشمس من أصفى أيام التشريق وهو بمنها فلا ينذر حتى أيام الجمار من الغد وحدثني عن مالك أن عبد الرحمن يقاطعني عن العلم أن الناس كانوا إذا رموا الجمار مشوا ذاهبين وراجعين راجعين أو أول مربت لم يرد من أي سفيان وعجل أيام مالك إن أنه سأل عبد الرحمن القاسم من, من, من, من اين كان القاسم لمحمد يرمي الزرة العقبة فقال من حيث تسر قال يحيى أسئل مالك من يرمى عن الصبي والمريض قال نعم وإذا حر المريض وحيه يرمى عنه فيكبر ويمنزيه ويهيق لمن فينصح المريض في أيام التشجيق ومن الذي رمي عنه وأهدى قال مالك لا أرى على الذي يرمي كما راوا يسارع نفسه والمروه وهو غير متوذب اعاذن ولكن لا يتعمد ذلك بعد ذلك مالك عن عبد الله بن عمر كان يقول لا تؤمن في الأيام الايام الثلاثه تتدجدد والشمس الرصو ترى ان يحيى مالك عن عبد الله بن عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص دعاء الامر للذي تذبي به اننا يرمونا يوم نخرج ثم يرمون بعد ويذكره أنه وصل عائل عبل أن يرمو بالليل يقول بالزمان الأول قال ما لكم تفسير الحديث الذي أرخص به رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل الجمار فيما نرى والله أعلم أنه يرمون يوم النهر فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم من الغد وذلك يوم النهر الأول يرمون اليوم الذي مضى ثم يرمون ليومهم ذلك لأنه لا يقضي أحد شيئا حتى يذبح عليه فإذا وذبحه ومضاك كان القضاء بعد ذلك فإن بدالهم النفر فقد فرغوا وإن أقاموا الغد ورموا عند الناس يوم النفل الآخر ونفروا أحدا من ما يكنا يركب نافعا نبيا ابن تأقين لصفيه بنت أبي عبد بن النقيه في سد بالمزلفة فتخلّمت عنه لصفيته حتى أيامنا بعد غروب الشمس يوم من يوم النخل ذاع مرثى أمره عبد الله بن عمر أن ترمي الزمرة. حين أتتا ولم يرى عليه شيئا قال إخياء وسئل ذلك عن من نسير من الزمرة من انتماله بعض أيام من الحين حتى يمسي قال ليومي أي ساعة ذكر من الليل أو نهار كما يصلي صلاة إذا نسيها ثم ذكرها ليل أو نهار فإن كان ذلك بعد ما صدروا المكة أو ما يقول من هذا الذي الإبارة حدث يحيى عن مالك بن عبد الله انه بن عبد الله بن عمره خطا خطب وعلمهم امر الحج وقال لهم فيما قال اذا اجئتم من فمر بالجمره فقد حل له ما حرم على الحاج الا النساء والطيب لا يمس احد النساء حتى يطوب بالبيت مالكنا نافع بن عبد الله عمره قال مر ثم حلق او قصا ان كان معه فقد حل ما حرم عليه إلا النساء وطيب تقول فائدة حدثني اخيان عن أبيها عنائزة عن أم المؤمنين عنائزة أم المؤمنين أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الوداع على لنا بعمره ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه وذنبه بالحج وعلى عمره ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا قالت فقد انت وكذا وأنا هائل فلم أطب بالبيت ولا بين الصلاة والمضى فذكر ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي راسك يوم تشط بالحج ولا عمرة قالت زعلت فلما قضينا قضي الحج رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وسلم عجرفنا ذلك الصديق إلى التمحي إلى التمحيه فقال هذه مكان عمره فبعث الذين أهلوا بالحج إلى أبين الصالح الذي ثم حلو ثم طاب طوافا آخر لذا رجع رجعوا من, من, من, من اهل حجهم وأما الذين يترى وأما الذين كانوا أهل بالحج أو جناح الحج والعمرة فإنما طاب طابا واحدا واحدا عن الزبير عن حدثنا يعمر عن عبد الرحمن بن قاثين عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت قدم جماعة توا أنا حائض ولم أطب بالبيتي ولا بين الصراط الموت فجاء ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أنا يفعل الحاج غير أن لا تطفي بالبيتي ولا بين الصراط ورسحت هذا قنوري قال ما يكون في الموت الذي تهيل بالعرض وما الخمر مكتوم واحدا الحج وهي حائض لا تستطيع الطوارب البيت إذنها إذا خفيت الفواتى أهلت الحج وأهدت وكانت مثل من قرن بالحج والعمرة وأجزانها عنها طواف واحد والمراه الحائض إذا كانت قطارت البيت وصلت قبل أن تحيظها فإنها تسعى بأن الصلاة والمرأة وتقف بمعرفته والزريفة وترمي الجمار غير أنها لا تفيد حتى تطواح من حيضها إذا عدد حائل حدثني أحياء مالك عبد رفايم القادم عن أبي أن صفية من دفعي حاضت ذلك راى ذلك انبه صلى الله عليه وسلم قال احابثوني فَقَالَ فقال انها قد افار فَلَائِذًا ثلائدا واحد الذي عنه لكن عن عبد الله بن, بن, بن حزم عن ابيه عنه عبد بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان صبية قد رسول الله صلى الله عليه وسلم تحبسنا معكم نبي قال فاخرجنا وحدثني عن مالك عن أبي الرجال محمد عبد الرحمن عن أمر سبيل عبد الرحمن أن عائسة الملوين كانت إذا خدثوا معها نساء تقابوا أن يحضن قد قدمتهن, قدمتهن يوم النحر فأفضن فإن حظن بعد ذلك لم تنتظرهن تنفر بهن وهن خيض اذا كنا قد امرنا وحدنا الهدي عن مالك عن هشام عن ابيه عن عائشه من ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفيه من جحريه فقيل له انها قد حاوز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها حابستنا فقالوا يا رسول الله انها قد طافت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا إبن. قال فقال مالك قال هشام قال عوى قال عائشه ونحن نذكر ذلك ولم يقدم الناس نساءهم ان كان ذلك لا ينفعون ولو كان الذي يقولون لاصبح فينا اكثر من ست في آلاف مرات حائظ كلهن قد افاضت وحدثني عن مالك عن عبد الله من يؤكرم عن أبيه أن أبا سلمته من عبد الرحمن اخبره انه مسلم بن تبين تبين تبين حاين رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضت اولدت بعدما أفارت يوم النحذ بأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت قال مالك المرث الذي تحرق بمناس قيم وحتى فوتها تطوف بالبيت لا لها من ذلك وإن كانت قد أفارت بحارت بعد الإفاظة فإن سنصرف إلى بلدها فإنه قد بلغنا لذلك رصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للحائظ قال وإن حاوث المرأة بمنان قبل أن تذيض فإن, فإن كيها يحبس عليها أكثر من ما النساء الدم فجيت ما أصيب من الطير والوحش حدثا يحيى عن مالك عن الزبيان وعمر وخطاب قضا في الضبعي بكبش وفي غزال بعنز وفي الأرنبي بعناقن في الأربوع بجفرة وحدثا يحيى عن مالك عن الجماية ابن قرأم عن محمد بن سير نستبق فيه إلى فغرة ذنية فأصدنا ربيا ونحن محيمان فما لا ترى فقال عمر الرجل من أجنبه تعالى نحتى أحكم أنا وأنت قال هذا حكم علي عند المولى رجل وهو يقول هذا امره لا يستطيع أن احكم في ربي فجاء دعى رجل يحكم معه فسمع عمر وقول الرجل فدعاه ادعاه فساله هل تقرأ سورة المائده فقال لا فقال انت تعرف هذا الرجل الذي حكم معي فقال لا فقال عمر لو أنك تقرأ سورة سوره المائده لاوجعتك ضربا ثم قال إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابي يحكم لي دعاء منكم من دار الكعده وهذا روحنا يدعو واحدا من اعماء كان يشهد لنا بعده كان يقول في البقاع من وحش بقارات وفي الشاد من اضلاعه وبعدين عمال كان يحب سعيد بن حزيع بن كان يقول في حلال مكة إذا وقال لكم من أهل مكة أو, العمرة أو من مكة فتموت فقال أوابي في ذلك عن كل فقِم قال ولم أزل أن في لها قال مالك أرى أنه برض عامة عشر ثماني بدنه كما يكون في جنين غره غرة عبد أو وليدة قال مالك وقيمة الغرة خمسون دينارا وذلك عسودية أمه قال مالك وكل شيء من النسور أو العقبان أو البزاك أو الرخم فإنه صيد يودى, يودى كما يودى صيد إلى كما كما قتله المحلم قال مالك وكل شيء في في صغاره مثل ما يكون فيه كباره وإنما مثل ذلك لسوديه الحر الصغير وكثير فما من سواء في واحده سواء بيدهم من الجواله من وهو محرم حدثني يحيى عمالك عم عن سعيد ان أن جاء الى عمر الخطاب فقال يا أمير المؤمنين ان يصرت جرادات بصوت بسوط وانا محرم فقال له عمر اطعم قرطه من طعام حدثني عمالك عم عن يحيى سعيد أن رجلا جاء الى الخطاب عن وهو محرم فقال عمر حتى نحكم فقال كعب فقال عمر إن انك لا خير من جرادة في جزء من حلق قبل أن ينحر فدذني يحيى عن مالك العماد الكريم ابن مالك الجزالي ابن جرحان ابن بني ابن عزرة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فآذاه القمل في رأسه ثامره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرق رأسه وقال أصول ثلاثة أيام أوضعم ستة مساكين مدين مدين لكل إنسان أو إنسك بشات أي ذلك فعلت أجزاء عنك عزل لي عن سميد عم قيساً عن مجاهد بن الحدام عن ابن أبي الليله عن كائب بن عجرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لعلك آداك هو رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام عن وقدمت رأسي ولهيتي قبل ان باخذ بجباهي ثم قال احلق هذا الشعر وطلت ايام من اوط من شكر وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علما انه ليس عندنا ان عن قال ما في زيد ان فيه أن لا يجب عليه وإن تكون على صاحبها وأنه يرع بديته حيث, شاء حيث ما شاء من النزع حيث ما شاء النسف او, أو, أو من قال ما لا عليه بجسم ثماظر الله تعالى ولا يصف له أن يقلم أطواره ولا يكتل قبله ولا يترحى من رأسه إلى الأرض ولا من سوبيه فإن المحرم من جلسه أو من سوبيه فإن طرح هذا المحرم من جلسه أو من سوبيه فإن من طعام قال ما لكم من نزل شعرا من أنفيه أو من ارطيه أو, أو, أو, أو, أو, أو, أو الطلاة وجسده بنوره أو يحلقان شجة في رأسه لضرورة أحقق ذاه الموضع لجاء النحاجم وهو محرم الناس أو جاهلا إن من فعل ذلك إن إن من فعل إن من فعل شيئا من ذلك فعليه الفجر ذي كله ولا يملك له يخر موضع المحاجم قال مالك من جه الحاقاس وقبل يوم يجغت جدام يفعل من نسي من نصري شيئا حديث يحيى عمارك عن, عن أيوب من أبي دايم بن يعني سعيد بن جوير أن عبد الله بن عبد قال من نسي من نصري شيئا أو تركه في رق قال أيوب لا أدري قال ترك أو نسي قال مالك ما كان من ذلك هدم فلا يكون له مقدام ما كان من ذلك نسخ يكون الحيد أحد ضاحب النسخ جامع الصدية قال ما فيما أراد أن يلبس شيئا من أسياد التي لا ينبغي له أن يلبسها وهو محيم أو يقصر شعره أو يمس من غير ضرورة ليسارة من م... ليسارة معونة الفدية عليه قال لا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك وإنما أرخص به لضرورة وعلى من فعل ذلك الفدية وسئل مالك عن الفدية من الصيام أو الصدقة أو يا يصاحبه بالخيار في ذلك ومن نسوك وكم الطعام أو أي مد هو وكذ الصيام وهل يؤخر شيئا من ذلك أم يفعله في فوله ذلك قال مالك كل شيء في كتاب الله في الثارات كذا أو كذا فصاحبه مخير في ذلك أي شيء نحب يفعل ذلك فعل قال وأما النسق فشاة وأن الصيام فثلاثة أيام وأما الطعام فيطعم ستة مساكين لكل مسكين مدان بالمد الأول مد النبي صلى الله عليه وسلم قال مالكما سمعت بعض أهل العلم يقول إذا أرم المحرم شيئا فأصاب شيئا من صيد لم يريده فقتله إن عليه أن يفديه وكذلك الحلال يرمي في الحرم شيئا فيصيب صيدا لم يريده فيا قتله عليه أن يفديه لأن العند والخطأ في ذلك بمنذلة سواء قال مالك في القوم يصيبون الصيد جميعا وهم محيمون أو في الحرم قال ما أن على أكل إنسان منهم جزاؤه إن حكم عليهم بالعذاب على كل إنسان منهم مدين يحكم عليهم بالصيام كان على كل إنسان منهم الصيام. ومثل ذلك القوم يقتلون أبغض الخطاب تقول كفرت ذلك عيسك ركبة على كل إنسان منهم أو صيام جارين متتابعين على كل إنسان منهم قال ما لك من رمى صيدا أو صاده بعد رميه الجمرة وحناك رضي غير أنه لم يفضي أن عليه جزاء ذلك الصيد أن الله تبارك وتعالى قال وإذا حل المصل لم يفض ومن لم يصدف قد بقي عليه ما سطيب والنساء قال مالك ليس على المحر فيما قضى من الشدر في الحرم شيء لم يبلغنا أن أحدا حكم عليه فيه بشيء وبئس ما فنع قال مالك في يجعل ليجعله الجنساء صيام ثلاث في الحج او يمرض فيها فلا يصوم حتى يقضم بلده حتى يقدم بلده قال ليهدي إن وجد هديا وإلا فليقم ثلاثة أيام في أهله وسبعة بعد ذلك كان الحج حدثني أحياء مالك عن بشياء بن عيز بن طلحة عبد لله ابن عبد بن العاص أنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس ببناء والناس يسألون وفجاه رجل فقال له يا رسول الله لما لم أو لما شعر فاحلقتُ قبل أن أنحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حر ولا حرج ثم جاءه آخر فقال يا رسول الله لما شعر فاحمتُ قبل أن ارمي فقال صلى الله عليه وسلم أرمي ولا حرج قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء قد ما إلا قال أفعل ولا حرج وحدثني عن مالك عن الناس العزل الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قبل من حج وحجنا وعموته يكبر على كل شرف من الأرض ثلاثة تكبيرات ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون سائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون فدع الله عده ونصر عبده وأهدم الأحزاب وحدا فحدثني عن مالك عن إدريس بن عقبة عن كريب مولى عبد الله بن عباس أن, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمرات ويجي محاسبتها فقيل لا رسول الله كان هذا حج يا رسول الله قال نعم عن, عن أبي الله بن كريز إن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما الشيطان يوما هو في ولا أدحر ولا ولا منه في يوم وماذا من تنزل الرحمة وججاء الله عن الذنوب العظام إلا ما أري يوم بدر إذا ما رأى يوم بدر يا رسول الله قال أما إنه قد رأى جبريل يزع الملائكة وحدثني عن مالك عن زياد بن أبي زياد المولى عبد الله بن عياش عن ابن أبي ربيعة نقولا عبد الله بن عياش بن ابي ربيعه عن طلحه بن عبيد الله بن كريز ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افضل الدعاء يدعى يوم عرفه وارملنا قلت وانا والذين من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له وحددني ان ذلك كان بشهاب على ناس حين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكه عمل البطحاء على اراده من الغرب فلما نجاهدها ورجل فقال له يا رسول الله ابن خطل متعلق يا ساحل الكعبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قللوه قال ما لكم ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ من الله أعلم وحددني يا مالك النافع لن عبد الله ان عمرك الله موضع صرخ الشيطان وفي كم موضع بكى الشيطان عليكم الجواب نعم وحدثني عن مالك عن ناسعين أن عبد الله بن عمر أطغل من مكة حتى إذا كان بقديد جاءه خبر من المدينة فرجع فدخل مكة بغير إحرام وحدثني عن مالك عن من مثل ذلك وحدثني عن مالك عن محمد بن عمرو بن حلح لا عن محمد بن عمر بن عن بن عمران عن نبيه أنه قال هذا ليلي عبد الله بن عمر وأنا نازل تحت سرحة سمي طريق مكة فقال ما أَنزلَك تحت هذه السرحة فقلت أرَثُم‌لَا قال هل غيروا ذلك وقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت بين الأخشبين من مرأة ونفخ يده نحو المجلس لأن هناك وابي يقال له السرر بيه سرحه سر تحتها سبعون نبيا وحدبني عن مالك عبد الله بن ابي بكر بن حزم عن ابن ابي دين مليكه ان عمر يخطب مرى بمنات المدوم ويجتهر بالله فقال لها يا مته الله الا تذني الناس ولو جلس في بيتك اجل لا تتمضي رجلا بعد ذلك قال لها إن الذي كان لها قد مات فخرجت فقالت من كنت يطيع حيا واعظا ميتا وحدبني عن مالك ان المبارك وان عبد الله بن عباس كان يقول ما بين الركن والباب المنتجم وحدبني عن مالك عن يحيى بن اسعيد عن محمد بن يحيى الحنان انه سمعه يذكر على ابي ذر ببربلة وان فقال رسل الحج قال هل نزعك غيره قال لا قال فاتني للعمل قال رجل فخرجت حتى قد ثم اكتف مكتف ما شاء الله ثم ايدانا بالناس منقصفين على رجل فضاء عليه الناس فاذا الشيخ الذي وجدته بالربذه يعني ابادب قال فلما رااني عرفني فقال هو الذي حدثه فحدثني عن مالك إن انه سال ابن شهاب عن الستفاء في الحج فقال ويسمع ذلك احد وانكر ذلك سئل مالك هل يحتج الرجل لدابته من الحرم فقال لا حج المراتب غير ذي محرم قال مالك في الصروره من النساء, في الصرورة من النساء التي لم تحج قط انها ان لم يكن لها ذو محرم يخرج معها او كان لها فلم يستطع ان يخرج معها انها انها لا تترك فريضه الله عليها في الحج والتخلط في جماعة من النساء صيام المتمسع حدثني يحيى عن مالك علي بن شهاب عن عروة ابن زبيري عن عائشة او من ممين انها كانت تقول الصيام لمن تمتع بالعمرة الى الحج لمن لم يجد هدية ما بين ايه الا بالحج لا يوم يعرف تبه لم يصنصى ما ايام منها حدثني عن مالك عن بشهاب عن سال بن عبد الله عن عبد الله بن عمر انه كان يقول بذلك مثل قول عائشة رضي الله عنها بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الذهاد الترغيب في الذهاد حدثني أحدها عن مالك عن نبي الزناد عن العرج عن هو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفتو من صلاة ولا صيام حتى يرجع وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن العرج عن أبي أوراة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تسبَّر الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته الذي الجهاد في سبيله وتصلِّيك كلمات يُدخله الجنة ويردّه إلى مسكنه الذي خرج منه ما نال من أجر وغنيمة وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي أوراة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لرجل إن أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر أما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرضٍ فما لما صابت في طيلها ذلك من المرجع والروضة كانت له حسنات ولو أنها قطعت, طيلة ولو أنها قطعت طيلها ذلك ولو قطع هذا فاستنت شرفا أو شرفين كانت أسارها وأرواسها حسنات الله ولو أنها من بنهر فشربت منه ولم يرد ان يسمي به كان ذلك لو حسنات زي له أجر ورجل ربطها تغنيا وتعببا ولم ينسى الله ذي رقابها ولا ظهريا فهي لذلك سد ورجل ربطها فخرا ورياء ونواعا لأهل الاسلام فهي على ذلك وز وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي الحمر فقال لم ينزل علي فيها شيء الا هذه الايه الجامعة الفاده فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره حدثني مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الانصاري عن عطاء بن يسار أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير الناس منزل الرجل ناخذ بعنان فرسه يجاهد بسبيل الله ألا أخبركم بخير الناس منزلا بعدا رجل معتزن في غنيمة يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد الله لا يشرك به شيئا وحددني عن أن يحيى سعيدا قال أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده قال ما يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والضاعة في والعسر والمنشط والمكرى قال لا ننازع الأمر أهله وأن نقوله بالحق حيثما كنا لا نخاف بالله لو مثلائم وحدثني عن مالك عن زيد بن اسلم قال كتب ابو بيده لجراحي لا عمر بن الخطاب يذكر له جمعا من الروم وما يتخوف منهم فكتب اليه عمر بن الخطاب اما بعد فانه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل الله بعده فرجا وانه لن يغلب عسر يسرين وان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون النهي عن يسافر بالقران الى ارض العدو حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشافر بالقران الى ارض العدو قال مالك وانما ذلك مخافه ان يئنا العدو النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو حدثني يحيى عن مالك اعلمني <تصفيق> جهاد عن ابن الكعب بن مالك قال حسبت انه قال عبد الرحمن بن كعب انه قالناها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا ابن حقي عن قتل النساء والولدان قال وكان رجل منهم يقول برح برحت بنا ابن أبي الحقيق بالصياح فارفع السيف عليها ثم أذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكف ولولا ذلك استرحنا منها وحدثني عن مالك عنات رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه مراتا من فانكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد ان ابا بكر صديق رضي الله عنه بعد جيوش الى الشام فخرج يميه مع يزيد بن ابي سفيان وكان امير ربع من تلك الارباع فزعم ان يزيد قال لابي بكر اما ان تركب واما ان انزل فقال ابو بكر ما انت بن ادعي وما انا براتب إن اني احترم خطاياه في سبيل الله ثم قال له انك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له وستجد قوما فحصوا عنه أوساط من الشعر فضرب ما فحصوا عنه بسيف وإني موصيك بعشر لا تقتلن امرأة ولا صبي ولا كبيرا هرما ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تخربن عامرا ولا تعقرن نشاتا ولا بعيرا إلا لماكله ولا تحرقن نخلا ولا تحرقن نحلا ولا تضع ولا تحرقن نحلا ولا تغرقنه ولا تغلل ولا تجبن وحدثني عن ماركا أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل من عماره أنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعد ترية يقول لهم اغزوا بسم الله في سبيل الله أن تغافلون من كفر بالله لا تغلوا ولا تغدر ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وقل ذلك لجيوشك وسراياك إن شاء الله والسلام عليك ما جاء في الوفاء بالأمان حدثني عن مالك عدد جميع الكوبة أن عمر الخطاب كتب إلى عامل جيش كان بعثه إنه بلغني أن رجال منكم من يطلبون العلم حتى إذا أسند في الجبل وامتنع قال رجل مطلس يقول لا أتخف إذا أدركه قتله إني والذي نفسي بيده لا أعلم مكان واحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه قال يحيا سمعت مالك أن يقول ليس هذا الحديث بالمجتمع عليه وليس عليه العمل وزعل مالك عن الإشارة بالأمان أهي بمنزلة كلامه فقال نعم وإني أرى أيها قد ذلك إلى الجيوش لا تقتل واحدا أشار إليه بالأمان لأن الإشارة عندي بمنزلة الكلام ولأنه بلغني أن عبد الله بن ع صلت الله عليهم العدو العمل في منع شيئا في سبيل الله حدثني يحيى عن مالك عن ناصر عبد الله بن عمر انه كان اذا اعطى شيئا في سبيل الله يقول لصاحبه إذا بلغت هذه القرى فشانك به حدثني عن مالك عن عند سعيد بن سعيد كان يقول اذا اعطي الرجل الشيء في الغزو بلغ به راس مغزاته فهو له وسيله مالك عن رجل اوجب على نفسه الغزو فتجحد حتى اذا اراد ان يخرج منعه ابواه او احدهما فقال لا أرى ان يكابرهما ولا وخذ ذلك الى عام اخر فان الجهاد فاني اراه ان يرفعه حتى يخرج بي فان خجي يفسد أين خشى أن يفسد أدعاه أم ثمنه حتى يشتري به ما يصلحه ما يصلحه للغزو؟ أين كان موسرا يجد مثل هذه إذا خرج فليصنع بجهازه ما شاء. جامع النفل في الغزو حدثني أحيا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد سرية فيها عبد الله بن عمر قبل إقبل فغنموا بلا كثيرة مكان سهمانهم إثني عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا وحدثني عن مالك عن يحيب سعيدنا ناو سمعت سعيد بن المسيب يقول كان الناس في الغزو إذا كثتموا غنائمهم يعدلون البعير بعشر شيا فقال يحيي سمعت مالكا يقول إلى في الغزو إنما إذا كان شهيد القتال وكان مع الناس عند القتال وكان حرم فلو زامه وإن لم يفعل ذلك فلا سهم له قال يحيى وسمعت مالك يقول أراء لا يقسم إلا لمن شهد القتال من الأحرار ما لا يجب فيه الخمس قال مالك ويمان وجد من العدو على ساحل البحر بأرض المسلمين فزعموا أنهم تجار وأن البحر لفظهم ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك إلا من مراكبهم فكسرت وعاطش ونزلوا في غير إذن المسلمين أرى أن ذلك للإمام فيه فيهم رأيه ولا أرى لمن أخذهم فيهم خمسا أكلوا قبل ما يجوز للمسلمين في لقبل الخمس قال مالك لا أربا يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو من طعامهم ما وجدوا من ذلك كل قبل أن تقع المقاسم قال مالك أنا رزق بل والبقر والغنم بالمنزلة طعام يأكل منه المسلمون إذا دخلوا أرض العدو كما يأكلون من الطعام ولو أن ذلك لا يكل حتى يحضر الناس المقاسمة ويقول سما بينهم أبرز ذلك دزوج قال مالك ولا أربا بما أكن من ذلك كل على وجه المعروف والحاجة إليه ولا أرى يدخل أحد من ذلك يرجع به إلى أهله قال وسئل مالك عليه الرجل يصنب الطعام في أرض العدو فيأكل منه ويتزوج فيفضل منه شيئا يصلح له ويحبسه فيأكله في أهله ويبيعه قبل أن يقدم بلاده فينتزع بثمني قال مالك انباعه وهو في الغزو فإن يرى يدعى ثمن في غنائي المسلمين المسنين بلغه به بلده بلا أرى ان يأكل وينتزع به إذا كان يسيرا تابيع ما يرد قبل ان يقع القسم مما صاب العدو حدثني يحيى حيا عن مالك أنه بلغه إن عبدان لعبد الله بن عمر أبقى أبقى أبقى أن عبد الله بن عمر أبق وأن فرسل له عارا من المشركون ثم غنمها المسلمون فرد لعبد الله بن عمر وذلك قبل أن تصيبهم المقاسم قال وسلم مالكا يقول فيما يصيب العدو من أموال المسلمين إنه إن قبل أن تقع في المقاسم وهو رد على أهله وأما ما وقعت في المقاسم فلا يرد على أحد قال يحيى وسئل مالك عن رجل هذا المشركون غلامه ثم غنمه المسلمون قال مالك فاحب وأولا به بغير ثمن ولا قيمة ولا غر مما لم تصب يكون إن و يدي في قال مالك يوم ولد من المسلمين ثم من ان لا تسترق. فان لم يفعل على سيدها يفتديها ولا يدعها ولا ارى للذي صارت له ان يسترقها ولا يستحل فرجها وانما هي بمنزله الحره لان سيدها يكلف ان يفتديها اذا جرحت هذا بمنزله ذلك ما ليس له ان يسلم ام ولده تسترق ويستحل فرجها فسئل مالك عن الرجل يخرج إلى ارض العدو في المفادات أو التجارة فإشتري الحر والعبد أو, أو يوهبان له فقال أما الحر فإنما اشتراه به دين عليه ولا يسترد وإن كان موهب له فهو حر وليس عليه شيء إلا يكون الرجل أعطاهه شيئا مكافاة فهو دين على الحر بمنزلة مشتري به وأما العدو إن سيده الأول مخير فيه إن شاء يأخذه ويدفع الى الذي سره ثمنه بذلك له وإن حبا يسلمه أسلمه وإن كان وهب له وسيده الاول حق به ولا شيء عليه إلا يكون الرجل اعطى فيه شيئا مكافئا يكون ما اعطى فيه غربا على سيده إن حبا يفتديه ما جاء في السلب في النبل حدثني يحيى عن مالك أي يحيى بن سعيد عن عامر بن كذير بن أفلح عن محمد مولى عبد قداد عن قدادة بن أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حلين فلما انتظينا كان للمسل كانت للمسلمين جوله قال فرأت رجلاً من المشركين قال على رجلاً من المسلمين قال فاستدرت له حتى اتيتهم من وراءه فضربته بسيف على حمل عاتقه عليه علي فضمني ضمة وجدت منها أريح الموت ثم نظره الموت أرسلني قال فلقيت عمر من الخطاب قال ما بال الناس قال عمر الله ثم من الناس رجع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيل له عليه بينة فله سلبه قال فكنت ثم قلت من يشهد لي ثم جلس قال من قتل قتيل له عليه بينة فله سلبه قال فكنت ثم قلت من يشهد لي ثم ثم قال ذلك الثالثة فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا قسادة قال فقط تص عليه القصة فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله وسلب ذلك, وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه منه يا رسول الله فقال فقال أبو بكر لا ها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل على الله ورسوله يعطيك سلب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق اعطاني إذا بعت الدرع فاشتريت به مخرفا في بني سلم فإنه لأول معل تأثلته في الإسلام وحددني مالك عن ابشاء عن القاسم بن محمد قال سمعت رجلا يسأل عبد الله بن عباس عن الأنفال فقال ابن عباس الفرس من النفل والسلب من النفل ثقال ثم عاد الرجل لمسألته فقال ابن عباس ذلك أيضا ثم قال الرجل الأنفال التي قال الله في كتابه ماهي قال القاسم فلم يزل يسأله حتى كاد أن يحرجه حتى كاد ان يحرجه فقال ابن عباسنا تدرون ما مثل هذا مثل هذا مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب قال وسئل مالك عن من قتل قتيل من العدو أن يكون له سلبه بغير إذن الإمام قال لا يكون ذلك لاحد من غير الامام ولا يكون ذلك من الإمام إلا على وجه الاجتهاد ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه إلا يوم حريم ما جاء في اعطاء النفل من الخمس وباساليبكم المستثلث رضي الله عنكم ونفعنا بعلومكم في الدارين الى المطين وملست قال روي خدثني ايها المالك عن ابن زناد عن سعيد بن المسيب انه قال كان الناس يعطون النفل من الخمس قال ما ذلك احسن ما سمعت إلي في ذلك قال رسول الله ما رفون عن في أول ما من قال ذلك على وجه الزاد من الإمام ليس عندنا ثقة ذلك أمر معروف موقف ليس هذا الصمتاني ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل في مغازي كلها وقد بلغني أنه نزل في بعضها يوم حنين وإنما ذلك على وجه الزاد من الإمام في أول ما علم وفي ما بعده القسم الخيل في الغز وثلي قال حدثنا أحمد أننا قال ابن قنني عن عمر بن أبي زياد أن يقول الفرس ثمان وللرجل وللرجل يسهم قال ما يكون لا ألا اسمعوا ذلك قال وسئل مالك عن رجل يحضر بأخوات كثيرة فهل يقسم لها كلها؟ فهل يقسم لها كلها؟ فقال لم أسمع بذلك ولا أرى أن يقسم إلا لفرس واحد الذي يقاتل عليه. قال ما لا أرى البرزين والهجن إلا من الخين لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه. والخيل والبغال والحميرات فالكبوها وزينة فقال عز وجل وعدوا وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم فأنارى البرادن والهجن من الخيل إذا جازها الوالي وقال قال سعيد النسي وسئل على البرادن هل فيها صدقة فقال وهي وهل في الخيل من صدقة ما جاء في الغلول وبه إليه قال حدثني يحيى عمالة عن عبد ربه بن سعيد عن عمر دفاعي بن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صدر من حنين وهو يريد الجعرانة الجعر ساله الناس حتى دانت به ناقته من شجرة فتشبكت بردائه حتى نزعت عن ظهره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي رداية أخذنا اللاقصي بينكم ما فالله عليكم والذين لو فالله عليكم مثل سمر تهامة نعم لقد بينكم ثم لا تجدون بخيلاً ولا جباناً ولا فلما نزل الرسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الناس فقال أذ الخائط والمخيط فإن الغلول عارٌ ونارٌ وشنارٌ على هذين يوم القيامة قال ثم تناول من أضي وبرة, وبرة من بعير أو شيئاً ثم قال والذي نفسي بيده مادي مما أصاب الله عليكم ولا مثل ولا مثل هذه إلا الخمس والخمس مردود عليكم وقد يلى طلحه عن عامر بن عن محمد بن يحيى بن أن زيد بن خالد الجهني قال رجل يوم قال ان ذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فزعم زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, على أن الله الله عليه وسلم قال إن صاحبكم قد غل في سبيل الله قال فتحنا فوجدنا خرجات من خرجات يهود ما تساوي فلو حدث ان عمل كنا ان يخبر سيدنا عبد الله بن مغيرة بن ابي ودرسنا ان انه رسول الله صلى الله عليه وسلم ات الناس في قبلهم يدعو لهم وانه ترك من القبائل وقال, وقال وان وجدوا في بردعه رجل منهم عقد فاتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر عليهم كما يكبروا كما يكبروا على الميت قال وحدثنا عمالك عن ثورة بن زيند بيده عن أبي الغيث سالم مولى بن مطيع عن أبي هر يرث أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مخيدرا لمنظمة ولا وريقة إلا الأموالير إلا 小ناه والمتاع قال فأدى رفعات بن زيدن الرسول الله صلى الله عليه وسلم من أسود يقال له مدعم فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ودي القرى, القرى بينما مدعم يحط, يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه صم عائر فأصابه فقتل فقل الناس هنيئا له الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذينك في بيده النشمة التي أخذ يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم التي اشتعل عليه نارا قال فلما سمعنا ذلك جاء رجل بشراك أو شراك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك أو شراك من نار قال وحدثنا عن, عن يحب قال وحدثنا عن مالك عن يحب سعيدا أنه بلغه عن عبد الله بن عباس أنه قال ما ظهر الغلول في قوم قط إلا القي في قلوبهم الرعب ولا فش الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت ولا نقص قوم المكال والنزان إلا قطع عنهم الرزق ولا حكم قوم بغير الحق إلا فش فيهم الدم ولا خطر قوم بالعهد إلا تلطى الله فعليه العدو الشهداء في سبيل الله وبه اليه قال حدثني اخي عمالي عن ابي الزناد عن لارجعن ابي هريره النصر صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي به لو وجدت ان يقاتل في سبيل الله فاقتل ثم احيا فاقتل ثم احيا فاقتل فكان ابو هريره تقول ثلاثا اشهدوا بالله قال وحدثني عمالي فينعن بزناد عن لارجعن ابي هريره النصر صلى الله عليه وسلم قال ينخت الله الى رجل يقتل احدهم الاخرى الى هم يدخلوا الجنه يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يسو الله على القاتل فيقاتل فيستشد قالوا حدثنا عمالك عن زيد قال لنا رجعنا ابن الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي لا يسلم احد مستوي والله اعلم ما يسمى في ذمه لاج يوم القيامه وجرفه لون دم وريح ريح قالوا حدثنا عمر بن يقول اللهم الله سجد قالوا حدثنا عمرو بن سعيد قال سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن ابي قساه عن ابي قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله ان كنت تدعي سبيل الله مقبلا غير مودب ان الله اللهم ان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم او أمر به فنودي له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف فقلت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم الا كذلك قال ولو حدثنا عما ذي كان عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله انه بلغه انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشهد ان هؤلاء يشهدوا عليهم فقال ابو بكر الصديق, الصديق يا رسول الله باخوانهم اسلمنا كما, كما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لا ادري ما بعدي ابو بكر ثم بكى ثم قال إنا قال وحدثني عمالك ان يحكي سيف بن انه قال كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جرس وقبر نخر المدينه فطلع رجل في القبر فقال بئس مقجع المؤمنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما قلت فقال رجل اني لم اريد هذا يا رسول الله انما اريد القتل في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من سبيلك لسبيل الله مع على الارض بقته هي حب الي ان قبري بها منها ثلاث مرات ما ذكر في شده وبه لي قال حدثني يحيى عمالك عن زيد بن اسلم وقال حدثني عمالكنان يحكي سعيد أن عمر بن الخطاب قال الشرم المؤمن تقواه دينه وحزبه ومروءته وخلقه والجرأة والجبن غرائز يضعه الله حيث يشاء فالجبان يفر و عن ابيه و والجري وقاتل عما لا يؤوب به الى رحله والقتل حتف من الحتف والشهيد من الحتف من استعمل الله العمل في غرس شواد وبه لي قال حدثني يحيى عمالكنان عن عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليه وكان شهيدا يرحمه الله قال وحدثنا مالكناه بلغوا عن العلم العميانهم كانوا يقولون شهدوا في سبيل الله لا يغسلوا لا يصل على أحد منهم وإنهم يسلون في الثياب لفي قدر فيها قال مالك وتلف السنة بما قدر في المعترف فلم يدرى حتى قالوا أما من منهم فعاش ما شاء الله بعد ذلك لأنه يغسل ويظل عليه كما عمنا بعمر بن الخطاب ما يفره من الشيء يجعل في سبيل الله قال حدثني يحيى مالك عن يحب سيدنا أن عمر بن الخطاب كان يحمل في العام الواحد على أربعين ألف بعين يحمل الرجل الشم على بعير ويحمل رجلين إلى العراق على بعير فجاءه رجل من العراق فقال أحملني وسحيما فقال له عمر بن الخطاب نشرتك الله أسحي منزق قال له نعم أترغيب في الجهاد. وبهذا قال حدثني اخي عملك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي صلحى عنه نسبه ماله قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذهب الى قباء يدخل على ام بن بنت ملحان فتطعمه وكانت ام تحت عباده بن صامت ودخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فاطمت وجلست في فرسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يخبه قالت فقلت ما يخبك يا رسول الله قال ناس من امتي عرضوا علي غزاه في سبي الله يركبون سبج هذا البحر ملوكا على الاسره او مثل الملوك على قالت فقلت يا رسول الله ادع الله يجعل منا فدعا لها ثم وضع رسوله فلم تمسه ما صحي فقالت فقالت فقلت يا رسول الله ما يفضها قال ناس من أمة عرضوا عليه وزادن في سبيل الله ملوكا لا يترسيء مثل المُرْفَع السَّرَّ كما قال في الأولى قالت فقلت يا رسول الله ادع الله يجعل منا قال أم من الأولين وفقال فركبت البحر في زمن معاوية تبدأ بسفيان فصرعت صريعته على عند فصريعت عند أبدتي عن حين خرج اسم البحر ثلاثة قال وحدثني عمالي فعلي حبي سيدنا نبي صالح السمان عن أبي هريرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا ينشق على المسيح لحبثت أن لا أتخلف عن سرية تخرج في سبيل الله ولكني لا أجل ما أحفلوا عليه ولا يجدوا ما يتحملون عليه فيخرجون ويشقوا عليهم ما يتخله بعد فوذدت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أخيا فأقتل, فأقتل قال وحدثني عمالي في بعض الناس قالوا أن هذا الغزوة اللي على البحر أنه ناسا من أمة يخذون البحر ملوك على ملو فقالت ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم نام ثم استيقظ وهو يضحك قال رأيت ناسا من أمتي إلى آخره قالت ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت من الأولين قيل في هذا المحل أن الأولى كان اميرها معابية والأخرى كانها يزيد والفي الحديث كلهم مغفور له التمس الجواب. نعم. الحمد لله عليه. قال أنت ما أبغى في الفرس في خرجت من البحر فإذا من ومعي سبنا سبنا فصوري عند أبيه حين خرجت من البحر فلكت. قال لو حدثنا أمر سمعناه من سال النبي صالح. قال وحدثني عن مالك عن اي حب سعيد قال لما كان يوم اخذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي بخبير سعد بن ربيع الانصاري فقال رجل انا رسول الله فذهب الرجل يطوف بين القتلى فقال له سعد بن ربيع ما شأنه فقال رجل بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بخبري فذهب الي فاقراه فقرأ منهم السلام وأخبره اني قد فتمت اثنتي عشره طعنه واني قد انفت مقاتلي واخبر قومك انه لا عذر لهم عند الله ان قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد منهم حي ولو حدثنا عمل ثنايه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم راقد في الجهاد ورجل من الانصار ياكل تمرات في يده فقال ان لا نحرس عن الدنيا انجلس حتى اظن من ما في يده فاحمل بسيفه فقاتل حتى قتل ما جاء في الخير مسبقة بينها ولا من الغضف. ويلي فلحدثني عمامة عن عبد الله بن عمر أن رسول الله, صلى الله عليه وسلم قال: في نواصي الخير, الخير إلى يوم قال عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق بين قد من وكان أم وكان أمدها سنية الوداع وسبق بين الخير لم تضمر من الثنية الله وأن عبد الله بن عمر كان مما سبق بها. قالوا حدثنا عمالك عن يحيى بن سعيد أن رسول مسعود بن المسيوي يقول ليس برهان الخيل بأس وإذا دخل فيها محل ليس برهان الخيل بأس إذا دخل فيها محلل فإن سبق أخذ السباق وإن صوب قال لم يكن عليه شيء قالوا حدثنا عمالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى وهو يمسح وجهه فأف وهو يمسح وجهه فرث في بردايته والعندرك قال إني عتبت ليس بفعل قالوا هدث عن مالك عن حميد الطويل عن آنس ابن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على خيبر سهل ليله وكان إذا أتى طوما بليل لم يغر عليه ولم يغر حتى يصبح فلما صباحا خرجت يهود ومساحيهم ومكاسرهم فلما روه قالوا محمد والله محمد والخميس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت خيبر إنا اذا اذا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا حدثني يا بن مالك عن بن شاه من بن عبد, من عبد روي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من انفق وجهه في سبيل الله ودين في الجنه في عبد الله هذا خير فمن كان من اهل صدقه من كان من اهل صدقه في دعى من كان من اهل صيام في من فقال رسول الله ما من هذه الابواب من ضروره فهل من هذه الابواب كلها قال نعم ارد تكون منهم إحرز من, من اهل من قال سئل مالك عن امام من قبل الجزيه من قوم فكان يعطونها رايت من اسلم منهم اتكون له ارضه او تكون المسلمين ويكون لهم ماله فقال مالك ذلك يختلف عن مال صلح ومن من اسلم منهم فهو حق لربهم وماله وما له الذين اقضوا وان فمن اسلم منهم فين له اموالهم المسلمين لان اهل العروث قد نهوا لبوا على بلدهم وصارت في المسلمين ومال اهل صلح منهم قوم قد منعوا اموالا اموالهم انفسهم حتى صلوا عليها فليس عليهم الى ما صلوا عليه قددني قبل واحد المضرور ورفاض ابي رضي الله عنه عده رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وريق الحدثني كان عمرو بن ابي صفاته قال له ان عمرو بن الجموح وعبد الله بن ثم السلميين كان قد حفر السيل قبرهما وكان ما وكان في قبل واحد عنهما ليغير من لم لم وكان قد جرح فثم أرسلت رجعت ثم كانت وكان بين أوفدين وبين يوم حف حف حفر حف حف عنهما ستة وأربعون سنة قال قال ماذا خلف سيدنا الرجلا والثلاثة في قبر الوحي مضرورين ويجعلك فرما إلى القبلة قال حدثنا عمار بن عربية بن أبي عبده رضي الله قال قد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ما على أبي الصديق مال من البحر فقال من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ووؤي أو عدة فليأتي فجاء جبر بن عبد الله فحفرنا له ثلاث حفنات بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النذور ما يجب من نذوره المشي حدثني اخي عماري كان ابن شهاب الله بن عبد الله بن المسعود عن عبد الله بن عباس ان سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان امه مالهه عليها نذر ولم تقضيه فقال الله صلى الله عليه وسلم حدثني عن عم عبد الله بن أنها أنها كانت على نفسها مشي فَمَا فلان تقضيها الله بن عبد الله عنها قال احنا وسمعت مالك ان يقول لا يمشي احد عن احد هذا عَنْ عن احدنا ان يا مالك ان عبد الله ان أبي قال قلت يا اخي قال قل يوم السن ما رجل يقول عليه علي مش الى الله يقول علي ماشي فقال يا رجل هل لك ان يعطيك هذا الجرو قساء في يده وَتَقُولُ هل اللَّهِ قَالَ الله قال فقلت نعم فقلت هو لا يمد الحديث سنذمك حتى اقلت ثقيل لي ان عليك مشاء سعيد بن مسيب بثاتو عن ذلك فقال لي عليك مشى فمشى قال ما وهو الأمر عندنا ما جاءه من الله مشي إلى بيت الله فعلى زحده يسمع ما كان عرضه من يبيء دينه الذي إنه قال خرجت مع جدته مع جدته لي عليها مشي إلى بيت الله حتى إذا كن هذا الطير عجزت عصاه فولن إليها عبد الله ابن عمر فخرجت معه فسأل عبد الله ابن عمر فقال ابن عبد الله ابن عمر مرها فترك ثم يمشي من حيث عجزت ألا يخاف سمع الملك يقول ونرى عليها مع ذلك الحديث وعندنا عن الملك أنه بلاهو أن سعيدا السيد وهذا سلمت عبد الرحمن كان يقول أن إذا قل الله ابن عمر وحدهني عن ماريكا عن أحبني فعيدا أنه قال كان علي مشي فأصابتني خاصة فركبت حتى لي ثم كتسأت عطاء أبنبي رباح وغيره فقال عليك هدف فلما قدمت من يزالت فأمروني أن أمشي مرة أخرى من حيث عجزت فمشيف قال يحيث سمعت ماريكا يقول فالأمر عندناه من يقول علي مشي في ناوية الله أنه إذا عجز ركب ثم عاده مشي من حيث عجز فإن كان لا يستمع مشه ليمشي ما قدر عليه ثم يرتب وعليه هد بدأة أو بقرة أو شعة من أمجز إِلَّا مالك عن الرجل يقول لرجلي أنا أحملك إلى بيت الله فقال مالك إن وأن يحفظه على رقبك يريد بذلك المشقة وتعي بنافسه فليس ذلك عليه وليمش على رجيه وليهدي فإن لم يكن نوا شيئا فليحجج وليركبه وليحجج بذلك رجل معه وذلك أنه قال انا أحملك إلى بيت الله فإن معه فليس عليه شيء منه وقد عليه قال يخيص إلى مالك عن يقل يحلف من نذور مسماه المشي الى بيت الله لا يكلم أخاه بكذا وكذا نذرا لشيء لا يفهم لا يقوى عليه ولو تكلم ذلك كل عام لعرف لا يبدو عمره وادعى على مسيء ذلك فقيل له وليزه من ذلك نذر واحد فقال ما أعلمه من ذلك وما على يقضى عليه من الزمان الله تعالى الخير العمل في المشي حدثني يحيى عن مالك إنما أحسن ما سمعته من اهل العلم يضي الرجل يحذف بنشي إلى بيت الله أو المرأة فيحنث أو تحنث أنه إن مشى الحانث منهما في عروة فإنه يمشي حتى يسعى من المراه المرأة سعى حتى وانه وأنه إمدعى على نفسه مشى في الحج فإنه يمشي حتى ياتي مكه ثم يمشي حتى يفرغ المناسق كلها ونعزام المرأة حتى يفيض قال مالك ولا يكون مشيء لله في حد أو عمره ما لا يجوز من النذور في <تصفيق> الله احد ان يحيى عن حميد بن قيس وهي وبه بن زيد الزيلي انهما اخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدهما يزيد في الحديث على صاحبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا قائما في الشرج قال له ما هذا فقال اننا راى انه لا يتكلم ولا يصلي من الشرج ولا يصوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ولا يتكلم ولا يصلي ولا يصوم قالنا ريتكم ان اسعى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امره بكفاره في مقدم امره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يثنى ما كان لله طائعا ويدو كما كان لله مخفيا وحدثني عن عائك عن اخي سعيد عن القادم محمد بن نافع سمعوه يقول عن المؤت من عبد الله بن عباس فقالت انني لاطها ان احربني فقال ابن عباس لا تنحر بك وكثري عن يمينك وقال تنخل عند ابن عباس وكيف يكون فيها الكفارة فقال ابن عباس الله تعالى قال على الذين يظاهرون من نسائهم ثم جعل في الكفارة ما قد رأيت قال إخياء وسمعت ذلك؟ يقول ما أنا قوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يرى أن يعطي الله ولا يعطيه أن ينذر الرجل أن يمشي إلى الشامع أو إلى نصر أو إلى الضابدة أو ما هو ما أشبه ذلك مما ليس لله بضاعة إن, إن كلمه لا لن أو ما أشبه ذلك فليس عليه في شيء من ذلك إن شيء إن هو كلمه أو بما عليه لأنه ليس لله إني هليل الشيء طاعة إنما يفضل الله ما له فيه طاعة اللعوب في اليمن عندنا يحيى عن مالك عن شاي من عروة عن أبي علية زعم منين أنها كانت تقول لغو اليمين قول الإنسان لا والله وبلاء الله قال مالك أحسن ما سمعت في هذا أن اللغو حيف الإنسان على شيء يستنون أنه كذلك ثم يوجد على غير ذلك فهو اللغو قال مالك اليمين العقل يحلف يحيى فرجل الله يبيعه الله بعشرة ذينائر ثم يبيعه بذلك أو يحيى لا يضرب بنقول ثم لا يضربه وأنا في ذلك وأنا في فهذا الذي يكفر صاحبه عن امينه وليس بالله كفاره قال مالك فاما الذي يحب على الشيء وهو يعلم انه اهل ويحلف على الكذب وهو يعلم ليرضي به احدا او يعتذر به لا الى معتذر يلتقي اليه او ليقطع به ماله فهذا أعلم من ان تكون فيه كفاره ما لا تجيب فيه كفاره لاعمال احد ان يفعل عن نافع عبد الله بن عمر انه كان يقول من قال والله ثم قال ان شاء الله ثم لم يفعل الذي خلف عليه لم يحلف قال مالك احسن ما سمعت للدنيا عنا لصاحبها ما لم يقطع كلامه وما كان من ذلك نسقا يجع بعضه بعضا قبل أن يشكد ميلاسك وقضع كلامه فلا ثم ياله قال يحيى يا قال مالكم فرجل يقول كفر, كفر بالله أو أشرك بالله ثم يحرق إنه ليس عليه كفار ale nie ولا w حتى يكون do على الشرك والكفر w stanie ولا się do شيء من ذلك w ما صنع ما do tego, الكفار jest من قال عليه فكفارت ذلك كفارة واحدة ثمت كفارة اليمين قال ما لكم فإن حنف رجل فقال والله لا أكلوا هذا الطعام ولا ألسوا هذا الثوب ولا أصلوا هذا البيت فكان هذا يمين واحد فإنما عليه كفارة واحدة وإنما كان ذلك قول الرجل الموأتي أنت الطلاق وانكثوتك هذا الثوب وأذنت لك إلى المسجد أن يكون ذلك نسقا متتابعا في كلام واحد فإن حنف شيء واحد من ذلك فقد وجرع له الطلاق وليس عليه لما فعل بعد ذلك حنز انما الحنز في ذلك حنز واحد قال مالك الأمر عندنا في نجل المرأة في إنه دائز عليها بغيير زوجها يجب عليها ذلك ويثبت إن إذا كان ذلك في جزدها وكان ذلك, ذلك لا يضب بزوجها وإن كان ذلك يضب بزوجها فنه من منه وكان ذلك عليها حتى تقريه العمل في كفارة الأيمان حجز يخياء مالك عن, عن نافع عزلاه عمر أنه كان يقول من من فوكدها ثم حدث عليه عسق وقبله او قصده عشرة متاكل من على بيمين فلم يؤكد هذا حدث عليه طعام على المساكين لكل مسكين مد من حنطة في ما اليمين لثلاثة ايام وحدث لنا ان عن لكل مسكين من حنطة اليمين سعيد ورأوا ذلك ملزئاً عنهم قال ما يكون احد ما تمت في الذي عن مائه بالكسوة أنه إن كفر الرجال كثاهم جهوباً وإن كفر النساء بين نهبين جرعاً وخمارا وذلك أدنى ما يرزق كل من صلاته جامع الايمان أحداً يحيى ماكأننا في عباد الله من عمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك ونسيه في ركب وهو بأبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينافق من كان في الله أو يشمت وعدها أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ومقلب الله عليه قال يا الله يا فيها <تصفيق> الدم رسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزيك من ذلك الثلث. وحدثني عن مالك عن يوري موسى عن مصور بن عبد الرحمن الحجبي عن أميها عن بن بالمينة رضي الله عنها انها سلية عراجلا قال مالي في نتاز الكعبة فقالت هايشة يكفره ما يكفر اليمين قال مالك الذي يقول مالي في سبيل الله ثم يحيث قال يدعو يسوس ماله في سبيل الله وذلك للذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الضحايا ما ينهى عنه من الضحايا حدثني اخي عما كان عن عندي بن الحائز عن عبيد بن هيرودس عن الضرائب بن عازم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سئل ماذا يتقى من الضحايا فاشار بيده وقال اربعه وكان الزرائب يشير بيده ويقول يدي اقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم الارجاء البين طلعوها والعراء البين عوروها والمدينه البين مرضها والاجباء التي لا تنقيه وحددني <تصفيق> عمالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتقيه من الضحايا والمدن التي لم تسن والتي نقص من خلقها قال مالك وهذا أحب ما سمعت ما يستحب من حتى يحيى عن نافع أن عبد الله بن عمر من قال له له كبشا فحيلا اقرن ثم أجبح يوم من فيه مصلى الناس قال نافع ثم إلى عبد الله بن عمر حال حين الكبش وكان ميرا لنشهد العيد مع الناس قال لنا فعله وكان عبد الله بن عمر يقول ليس حلاق الرأس بواجه من ألاما ضحى وقد فعله ابن عمر أنه يوعد بخضخية قبل انصرار الإمام حدري يحيى عما يكعي عبد سعيد بن عبد بشري يسار أن أبا بنيار ذبح رحية وقبل أن يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم, يوم الأضحى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يعود برحية أخرى. فقال أبو أجد إلا رسول الله قال وإن لم تجد إلا عن, عن سعيد بن وابن يوم الاضحى وأنه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره ان يعود رحية اخرى إذ من يحيى. عن, مالك. عن أبي المكي عن عن الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد سلم. ايام ثم قال بعدك بعدوا كنوا وتصدقوا وتزودوا ودخلوا وحدا ايام مالك عن عبد الله من الى بكة عبد الله بن واقد انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكلم الحوم من ضحايا بعد الهلال قال عبد الله ما الى بكة ملكة ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقال فدق سمعت عائدك زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول دف ناس من اهل الباديه حضره الاضحى في زمايع الله الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخلوا الى لهم وصدقوا بما بقي فقالت فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان ناس ينزلون الى ضحاياهم ويجملون, ويجملون منها الودك, الودك ويتخذون منها الافقيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذلك او كما قال قالوا نهيت عند رحم الضحايا وعده اهل المقارنه صلى الله عليه وسلم انما نهيتكم من أجل الدافئه التي دفت عليكم قتلوا وتصدقوا وادخروا يعني بالدافئه قوم مساكين قدموا مدينه عن عمالك عن طبيعه عم بن ابي عبد الرحمن عن ابي سعيد خذلي أنه قدم من سفر فقدم فقدم اليه اهله لحماء فقال انظروا أن يكون هذا من لحوم الاحاب قالوا ومنها فقال ابو سعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقالوا انه قد كان فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كمر فخرج ابو زيد بن زهره عندا كذلك اخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهيتكم عن لحوم الاحاب بعد هذه فكلوا صدقوا وادخروا نهيتكم عن انتباد فانتلذوا حرام ونهيتكم عن زيارة زوروها ولا تقولوا يعني لا تقولوا سوءة عن لا عن سلعة والبقرة عن سلعة وحدنا يعماك إنما رتب لي صيادا من عطاه فلنأخذه والنبي وإيوب الأصلي أخذه وأقال كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها رجل عنه وعن أهل بيته ثم تبع الناس بعد ما صارت قال ما كنوا أحسن ما سمعته البنات والبقرة والشاة الواحدة أن رجلا خر عنه وعن أهل بيته بدنا نذبح البقرة والشاة الواحدة هو يملكها يذبحها عنه ما يشركون فيها فأما أن يسلبنا نجاره البدنة والبقرة أو الشاتة يشتركون فيها النسخة والضحايا فيخرج كل انسان منهم حصته من زمنها وتكون له حصته من لحمها فإن أن ذلك يكره وإنما سمع, وإن سمع الحديث أنه لا يشترك في النسخة يكون عنه البيت وحدثني عن مالك عن المشاهد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه عن البيته لبنة واحدة أو بقرة واحدة قال مالك لا ادري قال ابن شياب ضحية عما في بطن المرأة وذكر أيام عن مالك عن عن وحدثني عن ان مالك أنه مرأة وعلى إجابة طالب مثل ذلك وحدثني عن مالك أن نافعين من عبد الله بن عمر لم يكن يضحي عما في بطن المرأة قال مالك ضخية سنة ونست بواجبة ولا أحب لأحد ممن قوي على ثمنها أن يتوكها بسم الله الرحمن الرحيم حدث يحيى عمالك عن إنشاء بن عروسة عن أبيه أنه قال رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله إن من أهل البادية يتناه بلحمان ولا يجريها سموا الله عليها أم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا عليها ثم أكلوها. قال أول عن سعيد أن عبد, عبد الله بن عياش. ابن أبي ربيعة المخزومية أمر غلاما له أن يذبح البيحة فلما أراد أن يذبحها قال له سمي الله فقال له الغلام قد سميت الله فقال, قد سميت فقال سمي الله ويحك قال له قد سميت الله فقال رجل الله ابن عياش والله لا أطعمها أبدا ما يجوز من الزكاة في حال الضرورة حدث يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء أبي يسار أن رجل من الأنصار من بني خارس كان يرعى لقاحة له بأرخد فأصابها الموت فذكها بشضاب تصير رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ليس بها بأس فاكلوها وحدث أن يحيى عن مالك عن نافع أن رجل من الأنصار عن معالي بن سعد أو سعد بن معاد أن جالية لكعب المالك كانت ترى غنما لها بسلع اذا العنف فاصيلت شات منها فادركتها ادركتها فادركتها في الكتاب بحج للمجئ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا نأت بها فكلوها وحدنا يعمالك عن سعيد بن ذيلي عن عبد الله بن نعباس انه سئل لائح يصار العرب فقال لا نأت بها وتلا هذه الايه ومن يقول منكم انهم منهم وحدثني يعمالك انه عبد الله نعباس كان يقول ما فر الاوداج فكلوا وحده يعمالك عن ابي سعيد عن سعيد بن مسير انه كان يقول ما ذو بحبه الى بعض الى بعض وعمل باس به الى ضريت اليه ما يكون من ريح كان سعيد انا مولى عاقر طالب انه سالا شات ذبيح فتحرك بعضها فعرضه ان ياكلها ثم سالا جدينا فقال ان الميت لا تحرك ونهاه عن ذلك وسئل عن ما يكون ان تردد تردد ترددت تكوش صاحبها فللحا سال الدم منها ولم تتحرك فقال ما ان كان هذا ونفسها يجري وهي تطروفه ليأكلها ذكاته ما في بطن الذبيح الذي يحيى عن كان يقول إذا ما في إذا كان ولا من بطن أمي ذبح حتى يخرج الدم من جوفه وحتى مالك يعد مالك العزيزين عبد الله من قصيطه الليذي عسعير المسيب أنه كان يقول ما الله بطن دبيحة ذكات أمه إذا كان قد تم خلقه ولا تشعره من الله الرحمن الرحيم من كتاب الصيد تركوا أكل ما قتل المعراض والحجر حدثني يحيى عن مالك نافع عن أنه قال رميت طائرين بحجرين وأنا بالجرح وصفتهم أما أحد ما فماذا فطرحه عبد الله بن عمر وأما الآخر وذهب عبد الله بن عمر يذك فماس قبل أن يذهب طرحه عبد الله أيضا وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد كان يكره ما قتل المعراض والبندقه وحدثني عن مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب كان يكره ان تقتل الانسيه بما يقتل به الصيد من الرمي واشباهه قال مالك ولا رباتا بما اصاب المعراض إلى خسق وبلغ المقاتل اي كلا قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم قال بكل شيء يناله الإنسان بيده او برمحه او بشيء من سلاحه اذا وبلغ بلغ مقاتله فهو صيد كما قال الله تعالى وحدث يعني مالك ان زعماء اهل العنع يقولون اذا صدرت الصيده فعانه عليه غيره مما ان وكذ غير معلم لم يكن ذلك صيد الا يكون سهم الرامي الا يكون سهم الرامي قد بات له ملغما الصيد حتى لا يشك احد في انه هو قتله انه لا يكون للصيد حياه بعده قال سيئ مالك يقول لا باس ياكل الصيد وان غاب عنك مصرعه اذا وجدت به ترى من قلبك وكان به سهم كما لم يلبث فاذا بات بينه يكره اكله ما جاء في صيد المعلمات حدثني احد عمالك عنها في عبد الله بن عمر انه كان يقول في معلم المعلم كل كلنا امسك عليك إن قتل وان لم يقتل وحدثني عمالك انه سمعنا في أن يقول قال عبد الله بن عمر وإن اكل وان لم يكن حدثني عمالك انه بلغه عن سعد به وقاصنا انه سيد عن الكلب المعلم اذا قتل الصيد فقال سعد كل و لم تبق الا بضعه واحده وحدثني عمالك انه سمع بعض العلم يقولون في الدازيه والعقاب والصقر وما اشبه ذلك انه اذا كان معلما يفقه كما تفقه الكلاب المعلمة فلا بأس بأكل ما قتلت مما صادت لا ذكر اسم الله على إرسالها قال مالك واحد ما فمعت بالذي يتخلص السيد من مخالب السهدي أو في الكلب ثم يتربص به فيموت أنه لا يحل وقتله قال مالك وكذلك كل ما قدر على ذبحه وفي مقالب البازي وفي في الكلب فيترك صاحبه وهو قادر على ذبحه حتى يقتله البازي والكلب فإنه لا يحل اكله قال مالك وكذلك أيضا الذي يرمي الصيد فينعلوه وحيث يفرق في ذبحه حتى يموت فإنه لا يحل اكله قال مالك الأمر مشتمل عليه عندنا أن المسلم لا يقتل كلب المجوزي ضار لي فصده أو قتل إنه إذا كان معلما فأكل ذلك الصيد حلال فأكل ذلك الصيد حلال لا باس به وإن لم يذكي المسلم وإنما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسية ويرمي بقوسه وبنبله فيقوتل بها فصيده ذلك وذمايحته حلالة لبسر يكلي قال مالكه وإذا أرسل المجوسي يكب المسلم ناري وعلى الصيد فأخذ فينه لا يأخير ذلك الصيد إلا أن يذكى وإنما مثل ذلك مثل قوس المسلم ونبله يأخذها المجوسي فيرمي بها الصيد فيقوتله وبمنزل الشفرة في المسلم يذبح بها المجوسي فلا يحل أكل شيء من ذلك نافع في صيد البهلي وحدثني يحيى عن مالك ان نافع عن عبد الرحمن بن ابي هريره عن عبد الرحمن بن ابي هريره قال سعد الله بن عمر ان لفظ البحر فنهاه عن اكله قال نافع ثم انقلب عبد الله بدعه بالمصحف اذا قرأ وحلل لكم زيد البحر وطعامه قال نافع فرضنا يعلى الله بن عمر الى عبد الرحمن بن ابي هريره انه لا با سوى اكله وحدثني عن مالك عن زيد بن اسلم عن سعد الجاريم او عمر بن الخطاب انه قال سالت عبد الله بن عمر عن الحيتان يقتل بعضها بعضا او تموت صربا فقال ليس بهذا سواء ثم سالت عبد الله بن عمر ثم سألت عبد الله بن عمر بن العاصر فقال مثل ذلك وحدثني عن مارك عن ابي الزناد عن العرج عن ابي هريره وحدثني عن ذلك عن أبي الزناد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أيها وزيد بن ثابت إن أنهما كان لا يرايان بما لفظ البحر باسة وحدثني عن ذلك عن أبي الزناد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أننا من اهل الجار قدموا فسألوا مروان بن الحكم عما لفظ البحر وقال ليس به وقال اذهبوا إلى زيد بن ثابت وأبي غيرت سالوهما عن ذلك ثم أتوني فأخبروني ما يقولان فسألوهما عن ذلك فلما توي فاخبروني ماذا يقولان فعاتهما فسألوهما فقال ألا بأس به فأتوا مروان فأخبروه فقال مروان قد قلت لكم قال مالك لا بأس بأكل الحيتان يصيدها المجوسي لانه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البحر والطير ما حل الميت وقال مالك واذا اكل ذلك ميتا فلا يضره من صادر تحريم اكل كل دين من انتهى حدثني يحيى عن مالك عن هشام عن ابي ثعلبه الخشني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اكل كل ديناب من السباع حرام وحدثني عن مالك عن اسمائيل بن ابي حكيم أن عبيده بن ذويان الحضرمي عن ابي ورثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اكل كل ديناب من السباع حرام قال مالك هو الامر عندنا ما يكره من اكل الدواب حددني اخي عن مالك ان احسن ما تنام الخلي والدغالي والحميري انها لا توكل ان الله تبارك وتعالى قال والخيل والغالي والحمير لتركبوا وزينا فقالت تبارك وتعالى وقالت تبارك وتعالى في الانعام لتركبوا منها و... لتركبوا منها ومنا ساكلون وقالت تبارك وتعالى يرسل الله على ما رزقهم من بهيمه من نار وقال فبلو منها او اطعم من والمعتر قال واسمعتم مالك ان يقول ان البائس والظمير ان المعتر هو الزائر قال ما ما ذكر الله الخيل والغالي والحمير للرصوب والزينة وذكر الانعام للرصوب والاكل قال مالك والطائع والظائر وايضا ما جاء في جلود حدثني يحيى عن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن يعث الذي مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكات منثه كان اعطاها مولى لنا ومات النبي صلى الله عليه وسلم فقال افلا تتبعوا يا رسول الله ان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما حرم اكلها حدثني عن عن ابن عن الله بن عباس. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ادبغ غلياب فقد ضر وحدثني عن مالك عن زيد بن عبد الله بن قصيفا عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجنود الميتة إذا درغت ما جاء في من يضر الى اكل الميتة حدثني احياء مالك ان احسن ما في الرجل يضطر الى الميت لانه ياكل منها حتى يشبع وتزود منها فان وجد انها غنم فرحا وسئل مالك عن الرجل يضطر الى الميت لياكل منها وهو يجد ثمر القوم او زرعا او غنما لمكانه ذلك قال مالك ان ظن ان اهل ذلك الثمر او الزرع او الغنم يصدقونه بضروره حتى لا يعد سارقا فتقطع يده رأيت وأن يأكل من أي ذلك وجد ما يرد دعه ولا يحمل منه شيئا وذلك أحب إلي من أن يأكل الميتة وإنما خفي أن لا يصدقه وأن يعدوه, يعدوه سارقا بما صاب من ذلك فإن أكل خير فإن أكل الميتة خير له عندي وله في أكل الميتة على هذا الوجه سعى مع أني أخاف أن يعد لم يضطر إلى الميتة يريد أخلي أموال الناس بذلك قال مالك وهذا أحسن ما بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العقيقة ما جاء في حدثني يحيى ان هذا عن بن اسلام اراد من بني ضمره عن ابي انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا يحب الحقوق وكانه انما كره الاسم وقال من ولد له ولد فاحب ان عن ولده فليفعل وحدثني عماره لكن عن جعفر بن محمد عن ابي انه قال ودنت فاطمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين وزينبهم يقول دوما ذلك ذلك الله. وحدثني عن ملك العبد الربيعة عن محمد بن علي بن الحسين أنه قال وزنت فاطمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار حسن وحسين فتصدقت بزنته فضة العمل في العقيقة حدثني أحد عن عناف عبد الله بن لم يكن يسأله أحد من أهل أعطاه وكان يعق عن ولدي عن وحدثني عن عن محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن ابراهيم الحارث ابن الحارثي ينهى قال سمعت أبي يقول تستحب العقيقة ولو بعصفور وحدثني عن مالك انه أنه بلغ وأنه عق عن حسن وحسين ابن علي بن ابي طالب وحدثني عن مالك عن شاب عروة أن أباه أن أباه عروة ابن الزبير كان يعقو عن ذنيه الذكور والإناث بشاة بشاة قال مالك كنا عندنا في العقيقة أن من عق عن أنما عن ولده بشاة بشاة الذكور والإناث وليست العقيقة واجبة ولكنها يستحب العمل بها وهي من الامر الذي لم يزل عليه الناس عندنا فمن عق عن ولده فإننا هي بمنزله النسك سك لا يجوز فيها عراء ولا أجمل ولا مكسورة ولا مريضة ولا يباع من لحمها ولا شيء ولا شيء ولا جلدها وتفسر عظامها ويعكل أهدها من لحمها ويتصدقون منها ولا يمس الصبي بشيء من دمها أيها الأخوة الآن سوف نسحب على المسابقة اليومية لثلاث أخوة مشاركين سحب رؤية الشيخ لو لو لو نختم العرض بنطلب منهم طلب بس يعني السؤال الأول متى ولد الامام مالك رحمه الله الاجابه 93 96 99 الجواب الصحيح هو 93 السؤال الثاني نحن نحنا توقعت مالك رحمه الله تعالى في زمن من في زمن من؟ هل هو السفاح المنصور الرشيد؟ الجواب المنصور السؤال الثالث الأخير من القائل عن موطى الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل السؤال الجواب هو الشافعي رحمه الله من الفائز عندك الشافي؟ فراس فراس الغناء فراس الغناء a a cielkulna zo to annie ewe w uspy خالد محمد حسن موجود الأخير طبعاً أنا صحبت واحدة عشان نشوف الأجوبة فهذا يكون هو الفائز ترقبون بذلك طيب رجاء صحيح كامل لأخذ العزيز محمد العزيز مقدس موجود يا لنا طلب عندكم ان احببتم والامر اليكم طبعا الموعد متفق عليه عشرة فهل تتفضلون علينا بان نزود الوقت الى العاشرة والنصف او الربع او ما اول او الاصل بقى ما كان على ما كان عشرة ها فنقول يا أخواني. 10 ونص على رسول الله لا لا, لا تعذن حتى يقال لك اصبحت اصبحت فنحن نقول للخاري اقرا حتى يقال لك اصبحت نعم ما الله عليك بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الفرائض ميراث ولد الصلب حدثني اخي من الامر المجتمع عليه عندنا والذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا في فرائض المواريث ان ميراث الولد من والدهم او والدتهم انه اذا توفي الاب او الام وتركها ولد الرجال او فللذكر مثل حفظ الانثى يؤذن فان كن نساء ذو قتلتين فلهن توسع ما ترك وان كانت واحدا فلها النصف وان شريتهم احد بسيره مسمعه وكان فيهم ذكر بدء بسيره من شريكهم وكان ما بقي بعد ذلك بينهما لا قدر مواريتهم ومنزلة ولد الأبناء الذكور إذا لم يكن دونهم ولد كمنزلة الولد فواء الذكرهم تذكورهم وإمادهم كإمادهم يردون كما يردون ويحجبون كما يحجبونها إن اجتمع الولد الصلب وولد الإبن وكان في الولد, الولد الصلب ذكر فإنه لا ما هو لأحد من ولد الإبن وإنك وان كنت لم يكن لا يرسل لكم مكانه اثنتين فأكثر من ذلك من يرسل بذنه لانه لا يراد لبنات الابن معهن الا ان يكون مع بنات الابن ذكر فهو هو ومتوفى لجدهن أو هو من اطرافه او هو من اول او هو اطراف منهم فانه يرد عنها منه ومن جهته ومن هو فوقه من بنات الابناء فضلا ان فضل يقتسمون بينهم للذكر وحظ الانثيين فإن لم يفضل شيء من فلا شيء لهم وإن لم يكن الولد للصلب إلا ابنة واحدة فلا أن يصول ابنة ابنه واحدا كانت أو أكثر من ذلك لبناء الأبناء من هو من المتوفى من واحدة من السلسة فإن كان مع بنات لبيي ذكر هو المؤمن توصى بمنزلتهن فلا فريضه ولا سدس لهم ولكن إن بضل بعد فرائض اهل الفرائض فضل كان ذلك الفضل يزيد بذلك الذكر, الذكر, الذكر ولمن هو بمنزلته ومن هو فوقه من بنات الابناء اذ ذكر مثل حظ الانثيين وليس لمن هو اطراف أطراف منهم شيء وان لم يفض شيء فلا شيء لهم وذلك ان الله تبارك وتعالى قال في كتابه يوصيكم الله في اولادكم اذ مثل حظ الانثيين فان كنا نساء فوق اثنتين وإن كانت واحده فلها النصف وهذا مالك والأضرب هو الاقرب هو ميراث الرجل من امراته والميراث من زوجها قال مالك وميراث الرجل من امراهه لا انت تركها ولا ورد من النصر فان تركت ولدا او ولدا من ذكر كان او انزاغ زوجها الربع من بعد وصيه توصي بها اودين وميراث مره من زوجها اذا لم تترك ولدا ولا ولد من الربع فان ترك ولدا او ولدا من ذكر كان او انزاغ لمراته تممم من بعد وصيه يوصي بها اودين وذلك ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ولكم نصر ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ناردم فان كان لهن ناردم فلكم ربع من بعد وصلنا بها أودين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الهرńsk hole مما تركتم مما تركتم مما بها Brook مراد الأب والأمه والده ما قال مالك لكون الأمر المجتموى يندما الذي اقترأه به والذي أفعل عليه أنا آل العصادنا أن مراد الأب من ابنه أو ابنته أنه إن ترك المتوافة ولداً أو ولداً أو ولداً ب Просто يترك فإنه يفرضه الأبي السجس ريراً لمن يترفه فالإن لم يترف المتوفة ولدا ولا ولد من ذكر فانه نبع ودع بمن شرك من اهل الفرائض فيعطون ذرائهم من المال السدس فما فوقه كان للالو ان لم يطلع منهم سدس ما فوقه فللال السدس غيره وذراءه الام من ولدها ايته توفي ابنها او ابنتها فترك المورث ولدا او ولد ابنهم ذكرا كان او انثا او ترك من الاخوين طاعيا ذكورا كانوا او اناثا من اب او ام او من ال او من ام من سدسها فإن لم يترك المدرسة ولده ولا ولد ابن ولا سنين من الإخوة فصاعدا فإن للأم سلسة كاملة إلا فيه رضين فقط وإحدى المدرسين عيدوا فاردوا يترك أمرأته وأبوه فل امرأته الربع ولأمه سلسة مما بقي وهو الربع من رأس المال والأخرى أنسه فبراه ثم تدرك زوجها وضويها فيكون لزوجها النش والأمها سلسة مما بقي وهو السلس من رأس المال وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول بكتابه والعرائي لكل واحد منهما السلسة مما ترك إن كانه ولد فإن لم يكن له ولده ورده أبوه فلأمه سلوه فإن كان له إخوة فلأمه سلوه فبرد السنه أن الإخوة ثانية صاعدة مراد الإخوة لأم قال مارف ما من الأمر المجتمع وليه عندنا أن الإخوة للأم لا يريدون مع البي شيئا ولا مع البي الأبناء إذ كانوا أو إناثا شيئا ولا يريدون مع الأبي ولا مع الجد ابي الأبي شيئا وأنهم يريدون فيما سوى ذلك يغضر الواحد منهم السلوث لك وإن كان أو فإن كان فان كان أفنم صاعدا كل واحد منهما السلس فإن كانوا من ذلك وانتو في الثلس يقتسمونه بينهم إذا كان كلمة الحظ الأنزين وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وإن كان رجل من مرة كاذا أرواع وله أخ عوخص فلكل واحد منهما السلس فإن كانوا أكثر من ذلك وانتو وكاء في الثلس فكان الزكر والعنزى فيها لأي من ولا مع الابي ذمياه ان ولاهم يرجون مع البنات وبنات الابناء ما لم تستوفى جدا ابا ما فضل من المال يكونون فيه عصبه يبدا بمن كان له اصل فريره مسمى فيعطون فرائضهم فان ضال على ذلك فضل كان الاخوه للابي والام يقسمونه بينهم على كتاب الله تعالى شاء الله كانوا او اناث من الذكر من حب العنهين فلما يقول فان لم يفض شيئا فلا شيء لهم قال وإن لم يترك للمتوفى ابا ولا جدا أبا ابيه ولا ولد ولا ولد بهم ذكرا كان او انجا فانه يفرض للاخت الواحد للاب والام النصف فان كانت اثنتين فما فوق ذلك من الاخوات الابي والام فرض لهن اذكر لان كان معهن اخ زكاهن فلا هذر لغضب احد من الاخوات واحده كانت او اكثر من ذلك ويبدا بمن شركهم بذايره مسمات لا يعطون فرائضهم فما فضل لها ذلك من شيء كان لنا الاخوه للابي والام لذكر من محض الاوثانين الا هذر الا فيذاه واحده فقط لم يكن لهم فيها شيء فاشتركوا فيها مع مالا لامه وتلك وتلكذايره امراه تنفيه زوجها وامها واختها لامها وإخوتها لأمها وأبيها فكان لزردها النصف ولأمها السدس ولأخوتها لأمها السلس فلم يفضل شيء بعد ذلك فاشتركوا بني الأبي والأم في هذه الثريضة مع بني الأم في الثلسين فيكونوا للزكريين سوحظ الأنسانين من أجل أنهم كلهم إخوة المتوفى لأمه وإنما وردوا للأم ولذلك أن الله تبارك وتعالى قال في تتابه وإن كان ظل يورث كلاة أو امرأة وله أخ أو أخذ فلكل واحد منه السدس وإن كانوا أكثر من ذلك ومسوا كاور الثلس ف صال امه ميراث الأخوة للأبد. قال ما لكل الأمر المستوى عليه عندنا أن ميراث الأخذين الأبي إذا لم يكن معهم أحد مما الأمي الأبي أو الأبي والأمك من زلة الأخذين الأبي والأم ثواب ذكرهم كذكريهم وأنجأهم كأنجأهم إلا أنهم لا يشركون مع ابن الأمه في الحرية التي شركهم في هذا والأبي والأم لأنهم خرجوا من ولادة الأم لجدا معتناء فأليس مع الأخذين الأبي والأم والأخوة للأبي وكان ذيبا للأبي والأم ذكر فلامير أحد مما الأب وإن لم يكن بالأبي والأم إلا معه واحد أو صار من ذلك إن إنا هلكنا معه إننا بفضل للأخوة الواحدة للأبي والأم النصف وبفضل الأخوات للأبي السودسية تذمة الثلثين فإن كان مع الأخوات للأبي ذكر فلا فرزا لهم ويبدأوا بأهل الفرائل المستمات فإن يعطون فرائضهم فإن فضل ذلك فضل كان بين الأخوة للأب لذكر نسب حضر الأنفين وإن لن يكون يفضل شيء فلا شيء لهم فإن كان الأخوات للأبي والأم ضعاة يأغفر من ذلك وإن يفضل لهم لهم السلسان ولا ميراث معهن الأفواتين الأبي إلا يكون معهن أكن لابن فان كان معهن أكن لابن بدي أب من شركهم بظرف ظرفة مسمى فأعطوا فرائضهم فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين الأخوة من الأبي مثل الحضن السعيين وإن لم يغشئ شيء فلا شيء لهم من بين الأم مع بين الأب والأم وما بين الأب الواحد الصدوس والثنين فصاعدا الصد الذكر مثل الحضن السعي هم فيه بمنزلة واحدة سواء مرا بالجد يحدث يحيى عمار كان خبيثا أنه بلغه أنا وعائشة من أبي سفيان. كتب إلى زيد المثابس يسأله عن الجد فكتب إليه زيد المثابس إنك كتبت إليه تسألني عن الجد والله أعلم وذلك ما لم يكن يقضي فيه إلا نمواء يعين خلفاء وقد حروا خليفتيني قبل لك يعطيانه النصف مع الأخي الواحد والثلث مع الزنيل فإن كذو الإخوة لم يوقصوه من السلث وحدثني عن مالك العلمي شهاب عقبي عم صدبي لؤي بن عمرو عمر بن الخطاب فرض للجد الذي يفيض الناس له اليوم وحدثني عن أنه براه عن سليمان الذي أنه قال فرض عمرو الخطاب وعثمان بن عفان بن للجد مع قال مالك والأمر المجتمع عليه عندنا والذي أدرت عليه أهل العلم بلدنا أن الجد الأبي مع الأبي دنيا شيء وهو يفرض له مع الولد الزكر ومع ابن الابن الزكر السدس فريضة وهو فيما سوى ذلك مال من ترك المتوفاء أخا أوفتا لأبيه يبدأ بأحد إن شركه بفريضة مسمات فيعطون فرائضهم فإن فضل المال السدس فما فوقه كان له وإن لم يفضل المال من المال السدس فما فوقه ففوري ظلل لبن السدوس فريضة قال مالك والد والإخوة للأبي والأم إذا شركهم أحد بفريضة مسمات يبدأ يبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض فيعضون فرائضهم فما بقي بعد ذلك الجد والإخوة من شيء فإنه ينظر أي ذلك أفضل لحظ الجد أعطيه أعطي الثلوث فمن منبه بقي له وللإخوة أو يكون بمنزلة رجل من الإخوة فيما يحصل له ولهم يقاتمهم بجرداء حفقة أحدهم أو الثلوث من رأس المال كله أي ذلك كان أفضل لحظ الجد أعطيه الجد وكان ما بقي بعد ذلك للأخوة أبي والأم لذلك يمسر حظ الأمسانين إلا فليلسا واحدة تكون قسمتهم فيها على غير ذلك وتلك الفريضة مرات دوبيت وتلقى تزوجها وتركت زوجها وأمها وأخدها لأمها وأبيها وجدها فللزوج النصف والأم الثلث وللجد السودس والأخت للأم والاب النصف ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت فيقسم أسلاثا مثل توحظ الانثيين فيكون للجد سودسها وللأخت سودسه وقال مالك ميراد الإخوة للأبي مع الجد إذا لنكن معهم إخوة لأبي وأم كميراد الإخوة للأبي والأم سواء أنذكرهم كذكرهم وأنزاهم كأنزاهم كان زاعهم فإذا سمع الأخوة للأبي والأم والإخوة للأبي فإن الأخوة للأبي والأم يعادون الجد بإخوتهم أبيهم فإن بهم كثرة المياه في ولا يعادونه بالإخوة للأم لأنه لو, لو لم يكن مع الجد غيرهم لم يرثوا غير معه شيئا وكان المال كله للجد لما حصل للإخوة من بعد حصد الجد. فإنه يكون لإخوة من الأبي والأم دون الإخوة ولا يكون للإخوة للأبي معهم شيء إلا يكون الإخوة للأبي والأم مرأة واحدة فإن كانت مرأة وَاحِدَةً فإنها تعاد ما كانوا فما حصل لهم ولا من شيء كان لها دونهم ما بينها وبرينها أن تستكمل من الرأس المال كله فإن كان فيما يحاز لها والإخوتها لأبيها فضل عن نصف رأس المال كله فهو يا أصعب كتاب الكتاب في المطة هو الفرائض كتاب نعم ميراث جدد حدث يحيى عن مالك عن بشهاب عن عثمان بن اسحاق بن, بن عن قبيصه بن بوعد انه قال جاءت الجده الى ابي الصديق تسأل عن ميراثها فقال لابو بكر ما لك في كتاب الله شيء وما, شيء وما علمت لك في سنه في رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيره بن شعبه حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاه السدس فقال ابو بكر هل معك غيرك فقال محمد بن اسمه الانصاري فقال مثل ما قال المغيره فانبذه لها ابو بكر الصديق ثم جاءت فقال لها ما لك في كتاب الله شيء وكان ما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك وما كماء لزائده ففرائد شيئا ولكنه ذلك السجس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما ما خلت به فهو لها وحدنا نعم مالكا عن الحديث عيدا للقاسين محمد أنه قال أتت الجدتان الآب بكر الصديقي فأراد أن يجعل السجس التي من قبل الأم فقال له رجل من الأنصار أما إنك تتوك التي لو ماتت وهي حي كان إياها يرث فجعل أوبك السجس بينهما <تصفيق> وحضرني عمائك عن ابن عن عبد ربي بن سعيد انما بكى عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال ما الأمر الامر الذي اختفى فيه والذي عليه اهل العله بديننا ان الجده ام الام لا مع دين دين في ذلك بفضلها لا مع ولا مع الأبي شيئا وهي فيما في ذلك بفضلها وليس السدس دون أم الأبي وإن كانت أم الأبي قعدهما أو كانت هذه القوع الزدي من المتوفى بالزدة سواء فإن السدس بينهما نصفان قال مارك ولا مراجي أحد من الجدات إلا الجدتين لأنه برغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث ورس الجدت فمسأله وبكره عن ذلك حتى أتاه الثبت, الثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ورث الجدة فأنفته لها ثم أجت الجدة الأخرى إلى عمر وخطابي رضي الله عنه فقال ما أنا بجاعد في الظرائح فين استعد ما فيه فهو بينكما وأيتكم ما خلت به فهو لها قال ما لكم ثم لم نعلم أحدا ورث غير جدتين منذ كان الإسلام إلى اليوم يراد هذا الكلام احد يحيى عما يتعذب لي اسماء بن عمرو بن رضي الله, صلى الله عليه وسلم عن صلى قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفيك من ذلك الايه التي نزلت في الصيف في آخر سورة النساء قال ما يكون الأمر عليه عندنا الذي اختلاف فيه ولا على وجهين فأما الآية التي نزلت في أول سورة النساء التي قال الله تبارك فيها وإن كان رجلا واحد منهم السدس كان من ذلك او السدس التي فيها الإخوة للأم. حتى لا يكون ولد ولا والد وأما الآية التي في آخر شرط النساء التي قال الله وتبارك وتعالى فيها يفتدونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن مرونها لك ليس له ولد وله أخز فلا نص ما ترك وغيرتها إن لم يكن لها ولد فإن كانت انتيني ستيني فلهم سلساني ما ترك وإن كانوا يقفت بزيالا ونسايا فلذا كلمت الحظ الأنساني يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم قال ما لكم في هذه الكلالة التي يكون فيها الإخوة عصبة إذا لم يكن ولد فلنزون مع الجد في الكلالة. فالجد يرث مع الإخوة لأنه اولى بالمراض منهم وذلك انه يرث مع ذكور وإد المتوفى الثلث والإخوة لا يريدون مع ذكور وإد المتوفى شيئا وذلك لا يكون كأحدهم وهو ياخذ الثلث مع وإد المتوفى فكذا لا ياخذ الثلث مع الإخوة وبنو الأم ياخذون معهم الثلث فالجد هو الذي حجم الإخوة للأم ومنعهم مكانه الميرات فهو اولى بالذي كان لهم لأنهم سقطوا من أجله ولو أن الجد لم يأخذ ذلك الثلث أخذ بنو الأخ tries억 فالسلس الأم فإنما أخذ ما لم يكن يرجع إلى الإخوة للأب وكان للإخوة لامهم أولى بذلك في من الاخوه للأب وكان الجده أولى بذلك من الإخوة للأم ما جاء في العمة حتى يحيى المالك عن محمد بن عم بني محمد بن بن بن أنه أخبره عن كان قديما يقابله ابن مرسي ابن مرسى أنه قال كنت عند الخطاب فلما هلما ذلك الكتاب لكتاب كتبه في شعن العمة فنسأل عنها ونستخبر فيها فأتاه به يرضى فجعى بتورا أو قدح فيهما فمحى ذلك الكتاب فيه ثم قال لو رضيك, لو رضيك الله أقرك لو رضيك الله أقرك وحدثني عما يدعي محمد بن ذكر بن حزم أنه سمع الله كثيرا ما يقول كثيرا يقول كان عمر خطاب يقول عجبا لنعمة تورث ولا كرث ميراث ولايه العصبة قال ما يكون الأمر المجتمع عليه عندنا الذي اختلاف فيه والذي أدرت عليه أهل العلم بلد ولاية أن الأخ الأخي الأبي والأمي أولاب من بني آدم من الأخ الأخي الأبي والأخي الأمي أولاب من بني آدم من ذي الأخ الأبي والأم وبنو الأخ الأبي والأمي أولاب من بني الأخ الأبي وبنو الأخ الأبي أولاب من بني ابن الأخ الأبي والأم وبنو ابن الأخ الأبي أولاب من العم أخ الأبي للأبي والأمي والعم أخ الأبي للأبي وأم الأمي أولاب من العم أخ الأبي للأبي أو الأم وأخ الأبي للأبي أولاب من ذي العم أخ الأبي للأبي والأم وابن العم الأبي أولاب من عم الأبي أخ الأبي أخي الأبي للأبي والأبي والأم قال مالك وكل شيء إن سؤل عنهم عن العصبة فإنه على نحو هذا إن سب المتوفى إن سب في ولايتي من عصبته فإن وجدت أحد منهم يلقى يلقى المتوفى إلى ابن لا يلقاه واحد منهم إلى ابن زونه فاجعل نيراته الذي يلقاه إلى الأبن أدنى دون من يلقاه يفوق ذلك فإن وجد فإن وجدتهم كلهم يلقونه إلى واحد يجمعهم جميعا فانظر أقعدهم في النسب فإن كان ابن, أبن فقط فاجعل وجعل له دون الأطهاب وإن كان من ابن, ابن أبن وأم فإن وجدتهم مستويين مستويين ينتسبون من عدد الآباء إلى عدد واحد حتى يلقون المتفادميا وكانوا كلهم دمي عبدي أبن أو بني أبن وأم فاجعل الميراث بينهم سواء وإن كان والد بعضهم أخ والد المتفادل الأب والأم وكان من سواه منهم إنما هو أخو أبي المتفادل أبيه فقط فإن الميراث لبني أخي المتوفى أبيه وأمه دون بني الأخ الأب وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه بعضهم يبعون أولئلهم في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم قال ما يكون الأبي أولان من بني الأخ اني اخي الالي من بولاء من لا قال مالك الامر المشاء عليه عندنا الذي اختلاف فيه والذي ذكرت عليه اهل العز بنا ان ابن والجد أب الأبي والخال أبي وابن لا شيئا قال لا هي من وانه لا يلد أحد من النساء شيئا الا حيث سمين وذلك ان الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه ميراث الام من وميراث البنات من ابيهن وميراث الزوجة من زوجها وميراث الاخوات للأبي وميراثة الأخوات للأم النبي صلى الله عليه وسلم فيها أعتقد هي نفسها لأن الله تبارك قال في كتابه وواليكم ميراث الملل شاب علي, علي بن بن علي بن عن اسامه بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرد المسلم الكافر وحده من ما تعري بجناب العلي بن حسين ابن علي بن طالب ان مقبره انما وارثها لا طالب عقيل وطالب ولم يرده علي قال فادر ذلك تركنا نصيبنا من الشعب وحدثني يعمر المالك عن خليفة سعيد عن سليمان بن أن محمد, أن له أن محمد ذلك بن له, فقال له بن حكيم أن بن قال اسماعيل عمر بيت المال يعمر عنده أنه سمع تعليما المسير يقول أذا عمر وخطاب ان يولد أحد من الأعاجم إلا أحدا في ولد ال ولد قال مالك وإن جاءت امرأة حال من أرض العدو فوضعت في أرض العرب جو ولدها إن ما تتجره إن مات الميراث كتاب الله قال مالك الأمر مجتمع عندنا والصنة التي لا اختلاف فيها والذي يجرد عليه أهل العين بيدنا أنه لا يرث المسلم الكاثر لقرابة ولا ولاء ولا رحم ولا يحجب أحدا عن ميراثه قال مالك وكذلك كل من لا يرث إذا لم يكن دونه ولكن فإنه لا يحجب أحدا عن ميراثه ميراد من جهل أمره بالقتل او غير ذلك حقاً يحيى عن مالك وعن رضي عثم يبيض الرحمن عن غير واحد من علمائهم أنه لم, انه لم يتوارث من قتل يوم الجمل ويوم صفين ويوم الحرة ثم كان يوم قديد فلم يورث احد منهم من صاحبه شيء الا من علم أنه قتل قبل صاحبه قال ما لكم ذلك الأمر الذي اختلاف فيه ولا شك عند أحد من أهل العلم بلدنا وكذلك العمل في كل متوارسين هلكا بغرق أو قتل أو غير ذلك من الموت إذا لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه فإذا لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه لم يرس أحد منهما من صاحبه شيئا وكان يرس كل واحد منهما ورصته من أحياء وقال مالك الله ينبغي أن يلي أحد أحدا بشتك ولا يجد أحد أحدا إلا باليقين العلم وشهادة وذلك أن رجل أهلك وهو الله الذي أعتقه أبوه فيقول ذن الرجل العربي قد ولده أبوه فليس ذلك لهم أن يليه بغير العلم ولا شهادة إنه ما تقبله وإنما يليه أول الناس فيه أخيا قال ما لكم من ذلك أيضا الأخوان، الأبي والأم يموتان كل لأحدهما والدم والآخر لا ولد له ولهما أخ لي أبيهما، فلا يعلم أيهما مات قبل, قبل فميراث الذي لا ولد له لأخيه لأبيه وليس لبني أخيه لأبيه وأمه شيء قال مالكم من ذلك ايضا أن تهلك العم وابن أخيها أو ابنة الأخي وعمها فلا يعلم أيهما مات قبل قال لم يعلم أيهما مات قبل لم يدد العم من ابن أخيه شيئا، ولا يرد من ابن الأخي من عمته شيئا، مراث ولد الزنان وولد الزنا وهذا يحيى لكن أنه بلغاه أن عرص المسجد كان يقول في ولد الملاعينة ولد الزنا أنه إذا مات ولذته أمه حقا في كتاب الله عز وجل وأخوته لأمه حقوقهم ولذ البقية مواري أمي إن كانت مولاة وإن كانت أربية ولذ الحق وولد أخوته لأمه حقوقهم وكان ما بقي المسلمين قال مالك وبرغني عن سليمان بن شاب من ذلك قال مالك وعلى ذلك أجلت العلم بلدنا طرب الله الرحمان الرحيم كتاب النكاح ما جاء في الخطبة حدثني يحيى عمادك عن, عن محمد بن يحيى بن حبان عنا مع رجع عنا به رسال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب وحدكم على خطبة أخيه وحدثني عمادك عن, عن, عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب وحدكم على خطبة أخيه قال مالكم تفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما والله أعلم. لا يخطب وحدكم على خطبة أخيه أن يخطب الرجل المرأة فتركنا إليه ويتفقني على أصداق واحد وقد وكثر الضيافة يتشترك عليه لنفسها فتلك التي نهى أن يخطبها الرجل على خطبة أخي ولم يعني بذلك إذا خطب الرجل المرسى فلم يوافقها أمره ولم تكن إليه أن لا يخطبها أحد فهذا باب فساد يدخل على الناس وحدثني عن عبد الرحمن من قاتم عن نبيه أنه كان يقول في قول الله سبارك وتعالى ولا جناح عليكم إما عرضتم بي من خطبة النساء وأفننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا تقول تقولوا قولا معروفا أن يقول الرجل للمرأة في عدتها من وفاة زوجها إنك علي لكريمة وإن في وإني فيك راغب وإن الله لسائق إليك خير ورزقا ونحو هذا من القول استئذان البكر والأيم في أنفسهما حدثني مالك عن عبد الله بن الفضل عن ناسع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس إن, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأيم وحاكم نفسها من وليها والذكر تستأذن في نفتها وإذنها صماتها وحدثني عن مالك إن أنه بلغه عن سعيد بن مسيري أنه قال قال عمرو الخطاب لا تنكح المرات إلا بجدن وليها أو ذرائي من أهلها والسلطان وحدثني عمالك إن أنه بلغه من إن القاسم بن حمد وسائل بن عبد الله كان ينكحان بناتهم الأبكار ولا يستأمرانهم قال مالك وذلك الأمر عندنا في نكاح الأبكار قال مالك وليس للذكر جواز في مالها حتى تدخل بيتها ويعرف من حالها وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسلم أن عبد الله وسليمان بن يسار كانوا يقولون في الذكر يزوجها أبوها بغير إذنها إن ذلك لازم لها ما جاء في الصداقة والحباء حدثني أحمر عن مالك عن أبي حازن بن دينار عن سهل بن سعد ساعدية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت مرأة فقال يا رسول الله إني قد وثنت لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجني هي إن لم يكن لك بها حاجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تسلوها إياه فقال ما عندي عندى إلا إزاري هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إياه جلست لا جلست لا إدار لك فالتمس سيئا فقال ما أجده أن قال سمس ولو خاتما من حديد التمس فلم يجد شيئا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انكحتكها بما معك من القرآن وعذبني عن عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه قال قال عمر الخطاذ رضي الله عنه أيما رجل إن تزوى وبها جنون أو جذام أو برس فمسها فلها صداقها كاملا وذلك لزوجها غرم على وليها قال مالك وإنما يكون ذلك غرم على وليها لزوجها إذا كان وليها الذي انكحها هو أبوها أو اخوها أو من يرى أنه يعلم ذلك منها اما إذا كان وليها الذي انكحها ابن عم أو مولى أو من العشيرة ممن يرى أنه لا يعلم ذلك منا فليس عليه غرم وترد تلك المرأة ما أخذت وترد تلك المراه ما أخذت من صداقها ويترك لها قدر ما تستحل به عن مالك عن نافع ان بنتنا عبيد الله ابن عمر وامي هاد زيد بن الخطاب كانت تحت ابن علي عبد الله ابن عمر كانت تحت ابن علي عبد الله بن عمر فنات ولم يدخل بها ولم يتم لها صداقا فابتغت امها فداقا فقال عبد الله ابن عمر ليس لها صداق ولو كان لها صداق لم نمسك ولم نظلمها فعات امها ان تقبل ذلك فجعلوا بينهم زيد بن ثالث فقضى الا صداق لها ولا اهل وحدثني عن مالك إن انه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب بخلافته إلى بعض عماله أن كلما اشترط المنكح من كان ابنا او غيره من حباء أو كرامة فهو للمرأة ابتغت قال مالك في المرأة يمكح أبوها ويشترط في صداكة الحباء يحبا حبابه إنه ما كان من شرط يقع به النكاح فهو لابنتين ابتغت وان فارقها زوجها قبل أن يدخل بها فلزوجها شطر الحباء الذي وقع به النكاح قال مالك في الزف الرجل يزوج ابنه صغيرا لا مال له إن الصداق على به إذا كان الغلام يوم تزوج لا مال له فإن كان للغلام مال فالصداقه ما للغلام إلا يسمي الاب أن الصداق عليه وذلك النفاح ثابت على الابن إذا كان صغيرا وكان في ولايتها به قال مالك في طلاق الرجل ما سو قبل ان يدخل بها وهي بكم فيعفو أبوها عن نص صداقين ذلك جائز لزوجها من أبيها فيما وضع عنه قال مالك وذلك أن الله تبارك وتعالى قال بكتاب الله يعفون فأن النساء اللاتي قد دخل بهنه يعفو الذي بيده عقدة النكاح فهو الأب في ابنته الذكر والسيد في أمته قال مالك وهذا الذي سمعت بذلك ذلك والذي عليه الأمر عندنا قال مالك في اليهودية والنصابية تحت اليهودية والنصرانية فتستلم فتسلم وقبل يدخل بها إنه لا صداق لها قال مالك لا أران تكح المرأة فيها كل من ربع دينار وذلك ذنما يجب به القطع إرخاء السطور حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في المرة إذا تزوجها الرجل أنها إذا أرخيت السطور فقد وجب الصداق حدثني مالك عن الجياب أن زيد بن ثابت قال إذا دخل الرجل المراتب ورخيت عليهم السطور فقد وجب الصداقة و... وحدّذني مالك أنه بلغ النتائج من, من المسيلك كان يقول إذا دخل الرجل بالمراتب بيتها صدق عليها وإذا دخلت إليه بيتها صدقت عليه قال مالك أنا ذلك بالمسيلك إذا دخل عليها في بيتها وقال قد مسني وقال لما نسيت صدق عليها فإن دخلت عليه بيتي فقال لما مسى وقالت قل مسني صدقت عليه المطام عند البكر والليم حدثني يحيى مالك عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن عن عبد الملك بن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن إشام المخزومي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أمة سلمة وأصبعت إنه وقال لها ليس بك على أهلك هوان إن شئت ثبعت عندك وإن شئت ثلثت عندك ودرت فقالت فقالت سلس وحدثني عن مالك عن حميد طويل على أناس بن مالك انه كان يقول للذكر سبع وللتيب ثلاث قال مالك وذلك الأمر عندنا قال مالك ذي كانت له غير التي تزوج فإنه بينه يقسم بينهما بعد ان تنضي ايام التي تزوج بالسوى ولا يحسب على التي تزوجنا ما أقام عندها ما لا يجوز من الشرط في النكاح حدثني يحيى أن مالك انه بلغه أن سعيد من المسيب سوي عن المرأة تشريط على زوجها انه لا يخرج بها من بلدها فقال سعيد من المسيب يخرج بها ان شاء قال مالك لكم الامر عندنا انه اذا اشترض الرجل المرأة من كان ذلك عنده عقدة النكاح أن لا عليه ولا اتسرر إن ذلك ليس بشيء إلا أن يكون في ذلك يمين بطلاق أو عتاقه فيجب ذلك عليه ويلزمه لكاحل المحلل وما أشباه حدثني أحياء مالك عن المسوار بن رفاعة القرضي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير أن رفاعة بن سموال طلق أمرأته تيميمة بن جواز بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة فنا عبد الرحمن بن زبير فاعتراض عنا بن لم أي ايام سعد بن ارقاش راى رفعها وهو زوجها الأول الذي كان طلق ذلك ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فناها عند زويلها وقال لا تحل لك حتى تذوق العسيلة وحدثني عمارك عن عائشة بثي عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان نساء امرن يطلق ماته المده تتزوج رجل آخر طلقها قبل أي سهله يصلح لزوجها الأول أن يتزوجها فقالت عائشة لا حتى حتى يذوق وثيرتها. وحددني عن مالك بلغه أن القاسم بن محمد سويل عن رجل طلق مراته وبثث ثم تزوجها بعده رجل آخر فمات عنها قبل أي مساء أي بقال القاسم محمد الله يحل لزوجها أن يراجعها قال مالك بالمحلل إنه لا يقيم على نكاح ذلك حتى صابها فلها مهروها. ما لا يجمع بينه من النساء وحدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأرض عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها فعددني عمالك عن يحياء من سعيد عن سعيد من المسيب أنه كان يقول كنا أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها وهي الرجل وليدة وفي بطنها جنين لغيره ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته وحدفني أحياء المالك عن يحرم سعيد أنه قال سئل زيد بن ثابت عبر تزوج امرأة ثم فارقها قبل يصيبها هل تحل له أمها قال زيد بن لا الأم مبامة ليس فيها زرط وإنما الشرط في الربائب وحدفني أحياء المالك عن رجل واحد أن عبد الله بن مسعود سبجر والقوة عن نكاح الأم بعد الإبنة إذا لم تكن الإبنة مستفرخص في ذلك ثم إن ابن مسعود قدم المدينة فسأل عن ذلك فأخبر أن إنما الشرط في الردائي فرجع ابن مسعود الى الكوبة فلم يصل إلى منزله حتى أتى الرجل الذي أسلو بذلك فامره أن يفارق امراته قال مالك برجل تكون تحرم المرأة لم ينكح أمها فيصيبها أن تحرم عليه المرأة ويفارقهما جميعا وتحرمان عليه أبدا إذا كان قد أصاب الام فإن لم يصب الام لم تحرم عليه امراه وفارق الأمة. وقال مالك برجل يتزوج المرأة من ينكح أمها فيصيبها إنا لا تحل له ولا تحل لأبي ولا لابني ولا تحل له ابن وتحرم عليه امراه قال مالك برجل لا يحرم لم من ذلك لأن الله تبارك وتعالى قال وأمهات نسائكم فإنما حرم ما كان تزويجا ولم يدخل فحرم الزهن فكل تزويج كان على وجه الحلال يصيب صاحبهم امرأة وضعه بمنزلة الحلال فهذا الذي سمعت والذي عليه أمر الناس عندنا فكاح الرجل ام امرأة قد أصابها على وجه ما يكره قال مالك برجل يذني بالمرأة فيقام عليه الحد فيها إنه ينكح ابنتها وينكحها ابنه إن شاء وذلك انه اصابها حراما وذلك انه اصابها حراما وانما الذي حرم الله ما اصيب بالحلال او على وجه الشبهه بالنكاح قال الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء قال ما لو أن رجلا نكح مرسا في عدتها نكاحا حلالا فأصابها حرمت على ابنه أن يتزوجها وذلك ان أباه نكحها وجه الحلال لا يقام عليه فيه الحد ويلحق به الولد الذي يولد فيه بأبيه وكما حرمت على ابنه ان يتزوجها حين تزوجها أبوه في عدتها وأصابها فكذلك يحرم على الأب ابنتها إذا هو أصاب أمها جامع ما لا يجوز من النكاح حدثني أحلى مالك عن ناة عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار والشغار وأن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداقه وحدثني مالك عن مالك عبد الرحمن بن القاسم عن نبيه عن عبد الرحمن ومجمع, ومجمع ابن يزيد ابن جارية الأنصارية عن خساء الأنصارية. عن بنت خدامه الأنصارية أن هذا زوجها حدثني تأمر أسلمت قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم ولا. حديثا واحد نعم ان نادى حسن وجاء يطيب ذلك فادى رسول الله صلى الله عليه وسلم فردني كاح حدني عن مالك عن ابن الزبير المكي عن عمر بن الخطاب يوتبني كاح لم يشهد عليه إلا رجل مما فقال هذا نكاح سري ولا هليذه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت وحدثني ام مالك عن زياد عن سعيد بن وسيد عن سليمان بن يسار ان طليحه الأسدية كانت تحتر شهر ثقفي فطلقها بنكعس عدتها فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بالمخثقه ضربات وترك بينهما ثم قال من الخطاب أي ممرأة نكحة في عدتها وإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عزتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لا يجسمعان أبدا قال مالك وقال فعيون سيدي ولها مهرها بما سحل منها قال مالك للأمر عندنا في المرأة الحرة وتوفى عنها زوجها فتحددها 14 و10 الا لا تنكحون رتابة من حيضتها حتى تستبيع نفسها من في الكريبة إذا خابت الحمل نكاح الأمة على الحره حددني يحيى عن مالك انه بلغ عن أن عبد الله بن عباد وعبد الله بن عمر سئلع الرجل كانت تحت أمرأة حرة فأراد أن ينكح عليها أمة وكرها أن يجمع بينهما فحددني عمالك عن يحيب سعيد عن سعيد بن المسيدي أنه كان يقول لا تنكح لامة على الحرة إلا تشاء الحرة بين طاعة الحرة فلا سلثان من القسم قال مالك ولا ينبغي لحرين أن يتزوج أمة وهو يجد طولا لحرة ولا يتزوج أمة إذا لم يجد طولا لحرة إلا أن يخشى العنة وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه ومن لم يستطع منكم طولا ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات وقال تعالى ذلك لمن خج مالك والعنة والزنا ماذا في الرجل يملك الامة وقد كانت تحته فقف فارقها حددني أحياء عن مالك عبد الشهاب عن أبي عبد الرحمن عن زيد النساب فين إن أنه كان يقول في الرجل يطلق الامة ثلاثة ثم يشتريها إنها لا تحل له حتى تنجح زوج غيره وهدفني عمار فين أنه بلغ هو النسائد بن المسياب وسليمان بن يسار سهل عبد الرجل زوج عبدا له جارية له العبد البتة ثم وهبها سيدها له له تحل التحل له بملك اليمين فقال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فحدثني عن مالك أن, أن أسال ابن شهاب عن الرجل كانت تحته عمة مملوكة اشتراها وكان قد ضلقها وقد كان ضلقها واحدة فقال تحل له بملك يمين ما لم يبث طلاق, بس طلاق فلا تحل له بملك يمين حتى تنكح زوجا غيره قال مالك في الرجل ينكح الأمة بذلد منه ثم يبتعها إنا لا تكون أم ولد الله. لذلك الولد الذي ولدت من هوية لغيره حتى ترد من هوية في ملكه بعد ابتياعي قال مالك اشترى ويا حامل منه ثم وضعت عنده كانت أم ولده لذلك الحمل بما نرى والله اعلم ما جاء ذكراية إصابة الأختين بملك اليمين والمرأة وابنتها حد بن يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عثبة بن مسعود عن أبيه أن عمر بن الخطاب سهل عن المراتي وابنتها من ملك يمينه طوّح داهما بعد الأغراف قال عمر ما أحب أن وأخيرهما جميعا ونهاه عن ذلك وحددني عن مالك عن ابن شابين عن قبيس بن ذوي أن رجلا سال عثمان بن عفان عن الأخرين ملك يمينه هل يجمع بينهما فقال عثمان أحلتهم الآية وحرمتهما آية فأما أنا فلا وحده أصنع ذلك قال فخرج من عندي بلقي رجلا من الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا قال ابن شابين ابن أبي طالب رضي الله عنه وحدثني عن أنه بلغه علي الزبير بن العوامي مثل ذلك قال مالك في الأمد تكون عند الرجل فيصيبها ثم يريد أن يصيب أختها إنها لا تحل له حتى يحرم عليه برجوه أختها حتى يحرم عليه فرض أختها بنكاحنا وعساقة أو كتابة نومات أو بعد ذلك أو يزوجها عبده أو غير عبده أنه يؤيي صبر رجل عمة كانت لأبي حددني أحمالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية فقال لا تمساه إني قد تجدها وحدثني بن عمالك عن عبد الرحمن بن مجبري أنه قال وهب سالم بن عبد الله لابنه جارية له فقال لا تقربه فإني قد عرضها بل منعمت إليها وحددني عمالك عن يحيى سعيد أن بعنسى ابن الأسود قال للقاسم محمد إني رأيت جارية لي منتجبا عنها وهي في القمر فجلست منها مجلس رجل من رأتي فقالت إني حائض فقمت ولم أقربها بعد أفأهبها لابني طاوها فلعاه القاسم عن ذلك وحدد بن عمالك عن إبراهيم من أبي عبلة عن عبد الملك المروان أنه وهب لصاحب له جارية ثم سأله عنه فقال قد هممت أن أهبها لابني فيفعل كذا وكذا فقال عبد الملك المروان كان أورع منك وهابا لابنه جارية ثم قال لا تقرأ بإني قد رأيت ساقها منكشفه النهي عن نكاح ماي أهل الكتاب قال مالك لا يحل نكاح أمة يهودية ولا نصرانيه لان الله تبارك وتعالى يقول لكتابه والمحطنات من المؤمنات والمحطنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فهن الحرائر من اليهوديات والنصرانيات وقال الله تبارك وتعالى و لم يستمعكم ط آين كحل المصنات المؤمنات بنما ملكنا لكم من داياتاتب المؤمنات فهلينا الممنات قال ع بين ما الله بمارا كاح لمااء الممنات ولم يحل النكاح كاح ما الكتاب الأعودية والنصرانية. قال ماكم والآمة اليهودية والنصرانية حلوا سييدعاد من الكامين ولا يحل طوعات المجوسية ب بال الكامين. ما جاء في الإحصان حدثني يحيى عن مالك علي بن شهاب عزائل المسيوي أنه قال المحصنات من هن أولاة الأزواج ويرجع ذلك إلى أن الله تعالى حرم الزنا وحدثني عن مالك علي بن شهاب وبلغه عن القاسم بن محمد أنهما كان يقولان إذا نكح الحر الأمة فمسها فقد أحدثنته قال مالك وكل من ندرته كان يقول ذلك تحصن الأمة, الحر الأمة الحرة إذا أنكحها فمسها قال مالك يحصن العبد الحرة فقد أنكحها فمسها إذا substantially لمسها للكاح ولا تحصن الحرة العبد إلا أن يعتقى وهو زوجها فيمسها بعد عتقه فيمداركها قبل أن يعتقى فليس بمحصن حتى يتزوج بعد عتقه ويهمس من رأته قال مالك والأمة ذا كانت تحت الحر ثم فارقها قبل أن يعتق فإنه لا يحصنها نكاح إياها وهي أمة حتى بعد عسقها ويصيبها زوجها فذلك يحصنها قال مالك والأمة إذا كانت تحت الحر فتعتق وهي تحته قبل أن يفارقها إنه يحصنها إذا اعتقتها عنده إذا وصادها بعد أن تعتق وقال مالك والحرة النصرانية واليهودية والأمة المسلمة يحصن للحر المسلم يحصن الحر المسلم إذا نكاهداه النباثة بها نكاح المتعه حددني أحياء أم عن ابن عن عبد الله والحسن محمد ابن علي ابن طالب عن أبيهما عن علي ابن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مسعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر وحددني عن ابن شاب عن عروة ابن الزبير دخلت على عمر بن وقالت إن ربيعة بن استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر بن الخطاب فزعا يجر رداء فقال هذه ولو كنت تقدمت فيها لرجمت لكاح العبيد حدثني يحيا عن مالك انه سمع ربيعه بن أبي عبد الرحمن يقول ينفح العبد أربع نسوه قال مالك وهذا أحسن ما سمعت بذلك قال مالك والعبد مخالف للمحلل إذن ابن له سيدة ثبت نكاح وإن لم يأذله سيده فرق بينهما والمحلل فرق بينهما على كل حال إذا أريد بالنكاح التحليل قال مالك بالعبد إذا ملكته امرأته أو يملك امرأته إن ملك كل واحد منهما صاحبه يكون غير طلاق غير ما فإن تراجع من بعد لم تكن تلك الفرقة طلاقا قال مالك بالعبد لا اعتقت امرأته إذا ملكته وهي في عدة منه لم يتراجع إلا بنكاح جديد مكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله حدثني مالك عن الخبير أنه ولغه أن يساعا كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمن بأرضهم وهن غير مهاجرات عزواجهن حين أسلمنا كفار انهن بنت الوليد بن المغيرة وكانت تحذى صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام فبعد يه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه وهدى بن عمير بإداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا لصفوان بن أمية ودعاه رسول الله صلى الله الله عليه وسلم إلى الإسلام، وعندما قدم عليه الرضيع أمر قبله إلا سيره شهرين، فلما قدم صفوان، فلما قدم صفوان على رسول الله صلى الله عليه وسلم درداءه ناداه. ناداه على رؤوس الناس، فقال يا محمد إن هذا وهب أن هذا وهب لأمير جعاني درداءك، وزعم أنك دعوتني إلى القدوم عليه، الرضيع أمر قبلته، وإلا سيرتني شهرين. <تصفيق> فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنزل أبا وهب فقال لا والله لا أنزل حتى تبين لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لك تسير أربعة أشهر فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له وزن حنين فأرسل إلى صفوان بن يوميات يسعيه أداة وسلاحا عنده فقال صفوان وطوعا أمكرها فقال بل طوعا فأرعه والسلاح التي عنده ثم خرج صفوان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافٍ فشهد حنينا والطائفة وهو كافر وامرأته مسلمة ولم يفتق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين امرأته حتى أسلم طفوان واستكرت عنده امرأته بذلك النكاح وحدثني عن مالك عمز قال كان بين إسلام صفوان وبين إسلام امرأة نحو من شهر قال مالك قال ابن جاب ونبغنا أن مرأة هاجرت الى الله ورسوله وزوجها كافر مقيم مداد الكفر إلا فرقت هجرتها بينه وبين زوجها إلا ان يقدم زوجها مهادرا قبل أن تنقضي عزتها وحدثني بن مالك عن ابن جابر أن انه حكيم بنت الحارث بن هشام وكانت تحت اكرمه ابن ابي جهل فأسلمت يوم الفتح وهرب زودها اكرمه ابن ابي جهل من الاسلام حتى قدم اليمن فارتحلت ام حكيم حتى قدمت عليه باليمن فدعته الى الاسلام فأسلم وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام على الفتح فلما راه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتب اليه فرحا وما عليه رداء حتى بايعه فتبتا على نكاحهن ذلك قال مالك وإذا أسلم ضجل قبل أمرأتي وقعت الفرقة بينهما إذا عرض عليهم الإسلام إذا عرض عليها الإسلام فلم تسين أن الله تبارك وتعالى يقول ولا تمسكوا بعصم الكوافر ما جاء في الوليمة وحدثني إحياء مالك عن حميد الطويل عن أنة بن مالك عن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثروا صفرة مساله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كم سقت إليها فقال زينة نوات من ذهب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم له بشاه وحدثني عن عن يحيى بن سعيد أنه قال لقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يظم بالوليمة ما فيها خبز ولا لحم وحدثني عن خمسين ألف فيها اللهم زينة نوار. الان خمسين وستين و... و... و... وفرش وما فرش وشغلها الي ان يدمروه قبل لا يتجوز والعشاء... والعشاء اغلى من المهر <تصفيق> وحدثني عن, عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعى أحدكم إلى وليمة فليأتها وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن الآرج عن أبي هريرة أنه كان يقول شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين ومن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله وحددني عن مالك عن إسحاك بن عبد الله بن أبي طلحة انه سمع انس بن مالك يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه قال أنا سبذبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذلك الطعام بقرض إليه خبزا من شعير ومرقا فيه دباء قال أنا سبريت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حول القصعة فلم نزل أحب الدباء بعد ذلك اليوم جامع النكاح حدثني يحيى عن زيد بن أسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج أحدكم المرأة أو اشترى الجارية فليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة وإذا اشترى البعيرة فليأخذ بذروة سنامه وليستعذ بالله من الشيطان فحدثني عمالك عم عن أبي الزبير المكي أن رجل الخطأ لا رجل نخته وذكر قد كانت أحدثت بلغ ذلك عمر بن الخطاب فضربه أو كاد يضربه ثم قال ما لك وللخبر وحدثني أمارك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير كانا يقولان الرجل يكون عنده أربع نسوه فيطلق إحداهن البتة أنه يتزوج إن شاء ولا ينتظر أن تنقضي عدتها وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير أكتي الوليد بن عبد الملك عام قدم المدينة بذلك غير أن القاسم بن محمد قال طلقها في مجالس شتاء وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال ثلاث ليس فيهن لعب النكاح والطلاق والعشق وحدثني عنه عنه بن عن نالك عن ابن شاب عرافع بن خديجه أنه تزوج بنت محمد ابن مسلمه الأنصاري فكانت عنده حتى كبرت فتزوج عليها فتاة شابة فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ثم أمعلها حتى إذا كادت تحل راجعها ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ثم راجعها ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فقال ما شئت إنما بقيت واحدة فان شئت استكررت على ما ترين من الأسرة وان شئت فارقتك قالت بل استقر على الأسرة فأمسك على ذلك ولم يرى عليه إثما حين قرت عنده على الأسرة اليوم النكاح وغدا الطلاق شكر الله صبركم نعم بمثل هذه الهمم ترتفع رايه السنه وبامثالكم تعتز الامه ونعيد ايام السلف الصالح في جلدهم في طلب العلم وسهرهم في تحصيله فجزاكم الله خير الجزاء وجزا الله مشايخنا أيضا على صبرهم وموعدنا غدا ان شاء الله